إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذر آذرة وذر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نفي ما كان يدعو إليه من قبل واجعل لله أندادا ليبل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بعير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب هذا التنزيل هو من الله تنزيل القرآن هو من الله ما هم الغيرة تنزيل الكتاب من الله الله قوي غالب لا يمكن أن نغلبها واحد حتى إذن فيجب أن يتقى وأن يخاف أن العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين بأكد الله إنا إحنا والله يتكلم عن, عن, عن, عن الجلال عن الملك عن, عن المالك عن الله يعني ما هم من أي, ما هم من أي شخص لا من أي واحد هذا من عندنا إننا انزلنا اليك الكتاب بالحق انزلناه بالحق يعني كل شيء فيه حق بالحق بالحق كل شيء في حق, شي حق. فاعبد الله مخلصا الله الدين إذا نعبد الله مخلصا الله الدين الله العباده الدين العباده والطاعه الله مخلصا الله العباده ومخلصا الله لا تعبد ايش غيره ألا لله الدين الخالص ما هو الدين الخالص لله ما هو العمل والطاعه والعباده لله الطاعه الخالصه العباده الخالصه يعني لا يشارك يعني لا يشارك الخير في العباده لا توجه بالعباده وبالطاعه لله والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى ان الله يحكو بينهم قال وذي اتخذوا من دونه ابي ابيه يعبدوا آله اخرى ومع أنهم يقولوا يعني عارفين ومقررين بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المتحكم في كل شيء وما بلا بيقولوا تيها الله سنعم لذي بنا عبدها لا إلى الله والله هم عارفين أن الله ذي بيخلق وذي بيرجق وذي بيصرف المور خالق السماوات والأرض لكن ليش بيعبدوا هذا قالوا تكربنا إلى الله قال إذن والذين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعني قائلين ويقولون نأبه نعبد كول مقدر يعني والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليجربونا؛ يهزل وفا welllowsere والذين اتخذوا من, دون من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا الله على تقدير قول يعني مقدر مش ما لهم الله يحكوه بينهم هذا الخبر يعني والذين مبتدأ والجال المقدر يجه حال يعني والذين اتخذوا من دوني اولياء قائلين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل هذا هذا قال ان الله يحكم بينهم لا يحكم الله بينهم قال اذا قال اتخذوا من أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل جله يعني قربة وذو معناها اذا يقربونا في يوجد مفعول مطلق للتوكيد إه. ينزلوا الملائكة من السماء إلى النبي قال إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إذن هؤلاء ذي بأس هنا قالوا الذين اتخذوا من دونه أولياء باقي تحتمل معنى باقي تحتمل أن الذين اتخذوا من دونه أولياء يعني ال ال الكفار الكفار هذين اتخذوا من دون الله أولياء، وبيقولوا ما نعبدهم إلا لقربونا إلى الله ذو الفضا. مش ما لهم إن الله يحكم بينهم. هذا الخبر إن الله يحكم بينهم. وقالوا عب استمرزان. والذين اتخذوا من دونه أولياء جوه الذين اسم لل الأصنام للمعبودين. ما هو الذي للعابدين؟ والذين يعني بيقول لك الله تكلم عن الله. والآل هذه بتعبدوها يعني سألنا قال والآل هذه اتخذتوها من دون الله. هذين بيتخذوها من دون اللي أولياء. قال أن الله يحكم بينهم يعني برجع يحكم بينهم وبين الآلهة يعني برجع إيه يعني برجع فرق الله بينهم لأنهم لأنهم بييجعلوا مثلًا بيعبدون الأصنام مثلًا ويعبدوا المسيح ويعبدوا ال المرأة قال الله بيحكم بينهم برجع يميز بينهم المرأة مثلًا باجي من الجنة والمسيح هو الجنة والنار حجارة قال يبا يدخلها مع من يدخل هذا على المعنى الثاني إذا قلنا والذين يعني والآلهة اللي اتخذوها من دون الله والمعالم الكل بيصبر <تصفيق> ما عاد يعني دار ولا دين اتخذوا من دون الله وقائلين فيهم يعني صح دائما ولا ما فيهم ما عبدهم نعم إن الله ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون فقلنا بقينا في ان الله يحكم بينهم قلنا فيما هم فيه يختلفون ان قلنا العابدين على التفسير الأول الذين اتخذوا يعني ال الكافرين المشركين انفصل ما هو ما هو المدعى عنها إن الله يحكم بينهم قال على اساس قال إنه كان في خلاف المؤمنين ورجع الله هذه الآية. فقال ان الله يحكم بينهم يعني بين هؤلاء لانه في الايه لم مشركين ما, ما ذكر لم الله يحكم بين المشركين الكلام والذين من دون الله يعني مشركين إن الله يحكم بينهم كيف يحكم بينهم المشركين عاده <تصفيق> ايه عادةً يقول يحكم بينهم يعني يعني يحكم على على, على... ايش فئه لفئه ويحكم على فئه فقالها قال يحكم لهم وهم منهم وهم كلهم من دون الله قال اذا قلنا ناخذ في الوضع يحكم بينه فلا... والمسلمين على ان الواضح قال اختلفوا مع المسلمين فانزل الله هذه الايه بينهم يعني بين وبين المؤمنين فيما كانوا فيه يختلفون وفي ما فيه مختلفون هذا ولنا بالنسبه الاول اذا قلنا ان المعبود انها الآلهة في باحكم بينهم لان ما هم وقال لهم مختلفين معهم ما امرى باللم في باسم ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار قال ذي الذي هو كاذب ويعني يجيب الكذب قال فهذا يعني بيفقد من الله العان على الآية وهذه أيضا فيها يعني فيها تنفير من الكذب تنفير كبير هذه وكاذب يعني فالله بي يعني بيفقد العان من الله ما أبي له هداية من الله ما أبي جيل هالطفه إيه ويسير يعني يسلك الطريق الخير هذا قال من هو كاذب من كفار الكاذب واضح هذا بيكذب والكفار هذه ما ما أبي يشكر الله على النعم أو ربما عاد جائز بهذه يعني يقولون بيقربهم إلى الله ذرفة ما هم سوين لهم شيء ولا يعني ما بيستطيعوا يفعلوه ألاف نام ما جاهده لا ينفع ولا يضر كيف أنه بيقربه عند الله فهم كذبوا في هذا الأمر فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار نعم لو أراد الله أن يتخذ ولدا نصطفى مما يخلق ما يشاء هم بيقولوا إن الله بيقولون إن, إن الملائكة بنات الله وإنهم يعبدوها إنهم بنات الله عبد الملائكة وأنها آلهة مع الله مح. قال هايش ما رأتم كذا انتبعوا معكم عقول لو اشتي الله يجعل لها أبناء يتخذ أبناء طبعا ما هو ضروري لأبناء يتخذ أبناء أنهم أبناء من فضلك يعني مثل لهم بلا يعني يقربهم إلهي يعني يعاملهم عامرة قال له وهذا ايضا ما يحكيه ما يمكن في الله إن الإنسان بيقول على الإنسان يولد من صلبك بيقولوا ابنك والنسل قيت أنت واحد وتبنى أن وبت يعني بت يعني تربي وتهتم به ومنتظم منها النفع والخدمة هذا بيقولوا ت يعني متبنا هذا الله أراد الله والله الله قال ما أو أنت بتقول إن استخذاء ولا بنات بنات له ما له أيش كذا من استخذ الأبناء ما أنت بتقول إن الأبناء أفضل وأنت ما بتتجرب أنت بتذكره ونفسه كم تماجرا كم بين كيف ما ربي بعد يقولك بعد له البنات هذه بيوم ضعيفات وانتم ما من رضيتوا ولا تكرهوا ما ربيك باهربوا له لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفا مما يخلق ما شاء سبحانه منزه عن هذا الامر تماما لا يمكن ان يفعله هو الله الواحد الواحد يعني لا يوجد شريك له ولا قريب له ولا يعني ولا مشارك له في الالوهيه القهار الغالب الذي لا يغلبه احد خلق السماوات والارض بالحق خلق بالحق يعني بحيث ان يترتب عليها ارجع بعد في الاخرها الجنه والنار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يعني هو المتحكم في هذا الكون هو ذي بيحرك الارض ويحرك الشمس ويحرك القمر بيحركهم كلهم الأرض هنا بيحركها ونتيجه تحريكها هذا بيحصل لنا ليل ونهار حين قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر يعني سخر الأرض هذا ليش لحياتكم حين جعل فيها ليل ونهار سبب حركتها سبب حركة الأرض حول نفسها بحصل ليل ونهار فقال ذا الحين فالواقع الآن كرويه يعني مثل كرة الآن الأرض مثل الكرة معلقه في الفضاء فالله جعل هذه الأرض بحركها يعني بحجه الشمس في والارض هي جاء الجزء المواجه للشمس بكل نهار فاذا دارت الارض دوره يعني ايش نصف دوره باجي بدل الجزء كان يعني يعني غير مواجه قدو مواجه الان فذي كان نهار قدو ليل وذي كان ليل قدو نهار وهكذا بيحركها الى ان هكذا بيحرك الله الارض يحصل ليل ونهار لكن الناس ما فاهمين في يعني في ذلك الزمان الخراوي ما بيقولن بهذا الشكل ما قال بهذا الشكل ما بلا قال بيجيب الليل والنهار ما بلا ينفع فيها تكوير لو لاحظتوا ينكور ينكور بيجول الليل ويبل الليل ويكور النهار على الليل يجي النهار كذا من فوكس وقال يكور الليل ودار كله دار على الكره يعني اذا الليل والنهار بيدور الليل على الأرض كلها في الجهاز ما للشمس الشمس حتى في هذا النظر ربما نقول يلف يدور أهل بيقولوا التكوير اللف والتدوير في حتى هذا نفهم ربما أن التكوير نبي يدور يدور يعني بيجعله يلف يدور على الشيء على الأرض هذا ويبعد النهار هذا الليل وكذلك الليل بيجي وغلب ووو النهار وتكوره بدل يعني إنه بيجي على ب فوق يغلبه يغلبه ويبعده هذا وهذا والأسف في ذا كله يعني وفالواقع كان قال هو الذي يحرك الأرض حين جاء الأرض كبيرة هائلة جسم كبير هائل وأكثر أشياء راحنا محسوسة ومضي بيحركها لأجل مصارحكم دي لكم مرة ليل ومرة نهار وثخر الشمس يعني سخر الأرض لمنفعتكم وسخر الشمس وسخر القمر كلها لمنفعتكم سخرها لكم لمنافعكم ما بلق بيقول يكور ما يفسرها من الله حتى أي ما يروح على المازدح معناه يكور الليل يعني يدخل القاسم قال يعني المعنى الإجمالي. قال كل يجري لأجل المسمى اذا هذا الشمس والقمر حتى والأرض. قال الشمس والقمر كل يجري لأجل المسمى. قال كل يجري يا محمد قال كل يجري بفسرها بالحين الشمس والقمر وباسون دخلوا الأرض انا بسياك لا دخلوا الارض وذكر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل في حركة دائمة كل واحد مسلك بيسير فيه إلى يوم القيامه كما اوكدت باثكم اي قاعد بقول هذا الشيء بقول نعم كان كل يجري لأجل المسمى الله هو العزيز الغفار اذا اله كذا الله هذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الأرض على منفعتكم بجيب ليل وجيب وسخر الشمس وسخر القمر واذا لا هو العزيز الغفار ما هو العزيز يعني القوي ذي لا يمكن يغلبها أحد هذا هو قادر الذي ينبغي أن نتقيه ونخافه ونعمل كل ما أراد ونترك ما ما نعنا منه العزيز هذا في يعني يدل على قوة هو كبيرة ورجع قال مع ذلك ايضا الغفار لا تقدر انه اذا هو عزيز وقوي الى بعد الحدود انه خلاص عادي في نفس الوقت غفار يعني اذا هو احد رجع له با يغفر له با يغفر له ويتوب انا الله هو العزيز الغفار هو لا ما بلا بلا يفهم يعني حين يقول العزيز نعم. نفهم يعني يذكر وسائل القوة لا يفهم يعني البشر بيفهم يعني بعضهم بيجي فيهم قوة وتجبر قال الله فيه قوة هائلة قوة يعني لا حد لها ولكن مع ذلك فيه رحمة يعني ذي يرجع له ويؤمن به ويتبعه بيغفر له مهما كان لا يغلب لا يغلب نعم لا يغلب ويغفرك لا يغلب يعني لا ذي يعني يسوقها لأن الذكر الاوصاف كلها يعني كما ذكروا قوة الواحد يورد يعني ذكروا أوصاف قوة بأنه تخيل البطر فقال عزيز ما حد يمكن يغلبه ولا حد يمكن يمنعه ولا حدي إذا, إذا, إذا أراد شيء ما حد يرده ولكن عاد في نفس الوقت لا يعتدد أنه بايد في المواحد عاد في رحمة ومغفرة لأي واحد يرجع له، وغفار يعني كثير المغفرة حتى عنده نعم غفار بنا مبالرة خلقكم من نفس واحدة هذا هذا الله ذكرها خلق الش خلق الش سماوات والأرض الجنة والقمر والكذا قال أيضا خلق الإنسان خلقكم من نفس واحدة ثم جعل من هذا قال خلق البشر كل من آدم ما هو خلق آدم أول شيء وهذا ببال الله ونخلق الناس كل من البشر من آدم إحنا خلقنا كلنا من نفس واحدة قال آدم النفس الواحدة هي قال الهادي عليه السلام النفس الواحدة هي آدم عليه السلام خلق البشر كلها من آدم ثم جعل منها زوجها وقالوا أيضا جعل من آدم خلق منها هذا زوجها يعني جعل منها من آدم زوجته من نفس قال البعض لما خرج ولا خرج من نفس آدم يعني من آدم خرج منه نفسه زوجته قالنا مخلوقه منه ما هي ما خرجت منه يعني لأن في الواقع هذه هذه ولدت بالنفس فالله قال خلق آدم وقال بعضهم يقول خرج منه بعضهم يقول من منه خرج ايش قطعة واجعلها ايش واجعل فيها حياة ويش حوى فهنا بدينا فيه مثالة بعضهم يقول خلق منه ولا خلق من جنسها لكن ليها الأقرب خلق منها يعني الظاهر منها من نفسها لا ما في مشكلة ناسي خلق من نفس آدم يخرج قطعها من آدم ويجعلها يشكونها على يعني حواء يمجان فاهله يجيب العجيب... الدثر في الاضلاع ندفع... مختلفه الله الانثى نعم بقينا في مساله حين قلنا كل... اذا حين على الواقع ان خلق ادم ورجع خلق منها من هيك خلق من ادم حواء من ضلع من اضلاع خرج حواء ورجع جاء البشر منهم صح وهنا قال خلق من نفس بشمه خلقكم انتم من ادم ورجع قال ثم جاء جعل... ثم جعل من زوجها ورجع خلق أيه ورجع خلق حواء من آدم معناه حواء مخلقة قبلنا ما هي قبلنا ما هي هذي في... في الجلاش يقول ثم قال قال الذمخر في ما قبلنا أصل خلقنا إحنا أصبح لما كان مستمر أصبح شيء مألوف خلقنا ما أبدت أجب كما وجدوا ناس وذا إن الله بخلقهم يعني لوجي الله ذا الحين يوجد واحد كذا ما بحد ويوجد آدم إن احنا من نحن من نبت يعني يجي فينا نظهر ظهور آخر معنا بخرج نجمة بلحن تعودنا على على طيّك الطريقة فالخلق حين خلق الناس من نفس واحدة من آدم يعني أصبح مستمر حتى أصبح عندنا معذور يو... فكان نقال واعظا من ذلك عندكم بيقولوا ترتيب ما هو زمن هنا ثم ترتيب يعني وعده أكثر من ذلك بعد تعجبوا منه إن خالق آدم من بل من إيش إنه خلق حواء من آدم ما بخرج ذل منها وق من آدم وحولها إلى حواء وذلك هو أمر باجواه؟ الناس بيستغربوا منه الناس بيستغربوا من هذا أكثر فقال إنه بيها لهم يعني أشياء تبي لهم يعني يخلينه يستغربوا ويندها شو في هالدلائل أكثر هذه الناس براها أكثر يعني يعني ولو يعني إنهم جزات تعودوا على شيء ما يتذكروا يعني إذا حمد الليل والنهار ما بيتكلم الناس نآية ايه جبة ولا خلق الناس حين كذا الناس كثير يعني في ولد واحد وراء ناس يولدوا وكذا من حين ولد من حين ينجب لا ما يوصف الناس بيتولد ما بيذكره ولا هي ش حاجة لكن قال بعد حاجة عظم عندك باتروحها بيقولوا هنا ثم أحيانًا تأثير التراخي في الزمان يعني ذاهو بعد في الزمان وأحيانًا التراخي في المعاني ذاهو في حاجة وعبي حاجة عظم من ذا باتروحها عظم إنه جعل من هذا جها لأن جعل كذا خرجكم من نفس واحدة وعبه حاجة عظم انه خلق حواء من ضلع من اضلاع آدم ولا من قطعة من جسد آدم هذا هذا معنى ثم ذا ذهب... خرجكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها هنا ذاك من اي وسيله ليه ولكي سهل لهنا قالوا ما بيشت الترتيب ثم يتدل على الترتيب اللي ما بعدها يعني الترتيب ما بي ما بينه هقال ثم جعل منها زوجها وأنزلكم لكم من عام ثمانية أزواج فذي بنعم عليكم هو أنزل يعني خلق كلمة أنزل قال قاسم بالإبراهيم معناها خلق أنزل معناها خلق أنزلنا في ليلة القدر قال خلق خلقنا في ليلة القدر وذا حلت اشتعلت خلق ما عم بينزل الحيوانات من السماء لما الأرض لا ما أنزلها أنزلها إذا معناها خلقها وأنزلنا قال الحديد أنزلنا الحديد ما بلهم الأرض ما هو ما هو ما بينزل <تصفيق> معنا أنزلنا يعني ايه معنا أنزلنا معناها خلقنا قال هذا تفسير القاسم بن إبراهيم بقينا ليش عندبرد بالانزال معناه الخلق ربما لأن الأمر هو من عندنا <تصفيق> من ايه ما السماء. الأمر من السماء كان أنزلها يعني حين ينزل الأمر بإيجاد هذا الشيء والله أراد الخلق حين الأمر إلا بأمر الملائكة ولا أمر شيء لا ظاهر بامر حتى يبتكوين أشياء و... قالوا انزلنا وقال أنزل لكم من العام ثمانية أزواج يخرقكم ب... ثمانية أزواج يقولوا هاو <تصفيق> قاعد اه نبي قال ما هي الا الابل والبقر والغنم هذا الانعام الحمير والخيول والذ ما بيسمى انعام الابل والبقر والغنم الغنم نوع الغنم هي نوعين الضان والمعز الضان اللي بنقوله تباش ونعاج والمعز يه تيوس ومعزاء ها هي إذن ال ال البقر زوجين من زوجين من البقر ما هم اثنين وزوجين من المعز وزوجين من الضان وزوجين من الابل كم قدم أربعة زوج يعني ثمانية الواحد وقال له زوج الواحد وقال له زوج <تصفيق> يعني ال ال ال الذكر من الابل وقال زوج <تصفيق> ما إحنا بنقول آدم هذا زوج وهذا زوجة الرجال قال له زوج إذا الأزواج يعني الذكر زوج والأنثى زوج هذا معنا أربعة حيوانات أربعة منها كل واحد زوجين يعني تمم ازواج تمان ازواج فقال انزل لكم من الانعام 8 ازواج الواحد قلنا الذكر من الغنم قال له زوج الانثى قال لها زوج الذكر من ابر الزوج الانثى زوج الذكر من المعز. يعني الساد قال له زوج والانثى قال لها زوج فقال خلق قال انزل لكم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم ايضا بيبين لنا خلق كيفيه خلق الانسان قال يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق يعني في مراحل ما يمكنها طريقه عشوائيه على ما بيقولوها الطبيعة الله خلق بعد خلق يعني مراحل يعني منظمه ومست يعني بعد يعني خلق الانسان اول شيء جاءت له نطفه يعني من من المني ورجعت تتحول الى دم ورجع هذا ال علاقه ورجع العلاقه هذه دي من الدم تتحول تتجمد ثم تصبح كده لحم احمي مضغه وكمان كده عسل لحم يتحول الى عظام ورجع بعد ما قدي عظام فيك فيها باللحم هذا قال هذا التكوين والتغيير والمراحل هذا بدل على النه على يعني اجمعه ما بالله مثلا يعني اج مصادفة ولا بالله لحدش الطبيعة هذه بيقولها للطبيعة لكم الله ربكم يا قال يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث هذا التخلق يعني المراحل في الظلمات الثلاث ثلاث الظلمات الثلاث اولا البطن بطن المراه ثانيا الرحم مكان الجنين ثالثا المشيمه المشيمه يعني بيجي على الجنين غطاء بيسموه درهنا بيقولوا الامه بيقولوا كما ولدت المراه يخرج الجنين ويرجع يخرج المشيمه هذه اه هذه هذه اذا ثلاث الظلمات ظلمة المشيمه وظلمه الرحم وظلمه البطن يسمى مرحله بعد مرحله فتح يعني فتح لا ما هم من العدم يعني يحولكم من حالة الى حالة يعني اطوار هذا في ظلمات ثلاث فسرحها الامام قال الإمام جاد تفسير ظلمات الثلاث أنها ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة القطن وكذلك كان الإمام السلام بالقاتل العياني في ظلمات الثلاث ذلكم الله ربكم له الملك قال هذا ذه ربكم هذا يعني أنه محتاج رؤيان الله بطاعة عنده وضح وضح وضح عندك في مكان مظلم لا حديث فرع عنده ولا ذلكم الله ربكم ذلك الله هذا ذو الله هذا الاله الذي يستحق العباده هذا لكم الله ربكم له الملك ألا له ألا لا اله الا هو ما له اله يستحق العباده فأنا اشرفوا كيف تصرفوا عن عبادته وكل عبا يحرفكم يعني يعني يخليكم تنحرف عن عبادته يعني إن أمركم غريب حين انت بدو يعني المفروض هذه الاشياء انك تخليك تؤمن بالله ولا تؤمن بغيره ما ما كان كيف أحد تصرف عن عبادة الله وحده بعد يعني بعد هذه الآيات إن تكفروا فان الله غني عنكم قالها أيضا الله ليس في حاجة إلى عبادة الناس ولا طاعة الناس إن تكفروا فالله غني عنكم ما هو في حاجة لكم. لكن ما يبده ولا يرضى لعباده الكفر لي لكم ما يرضى لكم الكفر لأن الكفر بيضركم يضركم لأنه يؤديكم الهلاك وان انت إن الله غني من عنكم ولا يرضى العباد الكفر وان تشكروا يرضى لكم وان تشكروا بارضى لكم ولما يستفيد ما يلا فا لا من كفركم ولا من شكركم لكن بارضى لكم الـ الـ الـ الشكر وما يرضى لكم الكفر ليكم فلذا يقول لكم لكم لا يرضى لعباده واذا شكروا بارضى لهم في كلها في الايمان يعني اكبرر على الانسان لذا كفر والمنفى أهله فالله ما بلا شيء يعني بيحب لنا الخير ولا يحب لنا الشر ولا يرضى لنا الشر إنه جيد على أن عبد نعم أنبيه الله أرض الصفر ما يشافر دورة لا قال ولا تذر وزرة وزرة أخرى ما متحمل وزر أحد متحمل وذر أحد الوزرة الذنب ربما أشياء ثقيل الوزرة الحملة ثقيل نسمى هو وزر قال ما ها ما حد كل واحد باي حمله ولا حد حامل حمل آخر مع حمله يعني ما عدا حد شال مخفف عنك من حملك حملك ما عدا حد مخفف عنك ما عدا ينفعله بعض الناس بيقول خلاص قد ما ناكد بيسوي كده وذنب على فلان بعضا بيسأل مثل قصة على فلان وقال له خلاص يوجد ولا ما عنده ما يجود وانته قال قد ذنبي قد بقى الذنب على ولا يقول له ديك تسوي هذا وعليا ما بشي عليا ما هو زابري تسبر في معصيه ويقول له من هو يقول خلاص على ذنبك عليا ما بشي عليا كل واحد باقي يحمل ذنبه ما حد حامل ذنب أحد ولا حد مخفف عن أحد ما بلا ذابه واحد بيظل الناس باقي يتحمل وزره وعاد مذل أو الناس ولما ولمان يخفف عنهم ولا يجيل عنهم كلا فقال ولا تذر وزره وزره أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم ورجع إلى الله ورجعوا إليه وحاسبكم وكلنا حسب عمله فينبئكم بما كنتم تعملون هذا فيها تهديد جاء حب لكم يعني ما هو خبر لكم بس ينبئكم ورجع يحاسبكم على حسب أعمالكم إنه عليم بذات الصدور فينبئكم بأعمالكم كل أعمالكم لأنه حتى يعلم وش في نفسك وش في نفسك وشي نفسك لو ما تكلم الله يعلم به ما يخضع على شيء فبقا ينبئنا قال بأعمالنا كل واحد بيرجع يتظهر أعماله كلها فقلنا لكم ان ما بيرجع جيوبه من الشاشة الكبيرة يرى واحد حركاته كلها وزكنات وعاد يجي مثل ال... اذا طننا نقول لا شي يجي الصاتح الكلام يدرون الناس ما يقول يعني ان كل حاجة يرجع تظهر فقال كل شيء برجع يبين، أن تنتبهوا أحسن لكم إنكم تنتبهوا و الله هذا طبعا بالنسبة للمشركين واضح ونحن ايضا لا عن نقتر لأننا في الواقع نحن بنهمل فيما بيننا بيننا بنتهاون إذا الإنسان وحده ما هو عند الناس بيتهاون واحد في المعصير فقال برجع يجي وقت برجع يظهر كل شيء على الملع عند الناس يمنع إنه عليم بذات الصدور فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه قال انت فالواقع ان عارفين هذا الامر ان دارين ربي هو المتحكم في الاشياء هو المتصرف وهو الرازق وهو الذي ينفع ويضر ولا احد ينفع غيره وان الاحجار لا يسوي شيء لكن ما بيساعدكم الا تتابع ابليس وكما جاء وقت الصدق تنسوا ابليس وتنسوا الاسلام ابشر قال كما قلت اذا مسكم الضر قال وإذا مستك الإنسان ضر دع ربهم إذن إليك كما جعله مشكلة عزرة وخطر كبير مثل عندما قلت غرق في البحر ولا يوجد باي في صحراء قلت باي انتهي ومع أحد حاج نافع له مع أبلا بيجعي ربي المشركين ما أبيج أو لا أرقنا يعني من وك عديد أسنى من دعا ودعنا ما بيسمعوا ولا بيزوي وإذا مستكوا بالضر وإذا مس الإنسان ضر دع ربهم منيب إله يراجع صلاة ربي ويتخاطب مع ربي وفدود يعني دار الرب يسمع وأنه دادر وأنه وذيب حكم وأنه يرجع أموره كلها إلى الله وإذا مسى الإنسان الضر وانزعى ربه منيب إله ثم إذا خوله نعمه إذا منحه واعطاه نعمة إما جاءه في حاجة وأعطاه الحاجة ولا جاءه فيه مشكلة وخطر وأنقذ من الخطر ما بلاقي يفعله ربي ليه شيء ونهي خلاص <تصفيق> نسي ما كان, كان ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إله لكن كان بيجاعه كل أموره صلى ربي هذا طبعا قال له الإنسان ما قال الكافر هذا الطبيعة الانسان ما هو الكافر بس ولا يعني في كل إنسان حتى المؤمن فما جاله بل هو شديد خلاص رجع صلاه ربي ويدعي ربي ومعب ربي وما بلا وأيضاً والذي هو مؤمن إحنا بنسبرك كذلك وكما نحن في حاجة ربي بنسبر وبانسأو و يصلح واحد نفسه ما بلا يرتفع البلاء ولا يحصل واحد على الحاجة ذي هو يعني في حاجتها ونسي واحد ورجع إلى عادته الأولى فقال فلما ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما بلا بيعطه بسرعه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي إن ما كان بالله ربي على صلاته وحتى المشركين والمشرين قدرت بينسوا والسياق فيهم بينسوا إن ما إن ربي اللي كان بيدعو إليه وقبل ما يحب بارس يعبد الله سبحانه ويذبح ويسوي درياس. أنت اللي بيسبور يستجيب هم. دارين هم. إلا وما الاستجابة ديسبور لكن هم دارين إن الله هو المتصرف في الأمور. يعني إذا هم متناقضين كما أقدم في وقت ضرر ولا شدة. رجعوا الى الحقيقة واخرصوا الدعاء والتوجه بالعبادة الى الله فقر وكما خرجوا من المشكلة من الضرق رجعوا الى ظلالهم وجهلاً نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله انداداً وجعل لله انداداً بيجعل الناس انداد لله انداد يعني اشباه وامثال بيجعلهم مثل ربي بيجيه يصلي له ويتركع له ويعطيه ويدعيه ويسوي تب يجعلهم امثال لله انداد يعني امثال واشبه كان ف... كمان كشفنا عنها الظر يعني وقت الظر ما عبيت لا حمل انداد ولا لأفلام ولا ما عبله احنا ما عبله ربي يبدأ اليه ما غير يبدأ اليه ايه يبدأ اليه ثم إذا هوره نعمة من نسي ما كان يدعو اليه يعني هذا الشخص ما كان يدعو اليه, إليه, في إليه في يعني الشيء النسيء الاله نفي الله هذي كان يدعو اليه فأمنوا إما أن يتوجه ها يعني طيب كان ذي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أنزادا ليبلع عن سبيله قال اذا هذا فالوادع يسوي كذا ويجعل الله أنزاد لي ليرجعه ليكون مصيره الضلال فيما بعد أو الظلال الناس يسمى هذا لام العاجبة يعني فيكون نتيجة هذا انه يظل حين يجي وكذا لانه في الواقع ما هو مسلاس ما عرف الحق كما قلنا كما جاء هذا الرجل رجع ربي ما عبد ربي كما قد ما عبه الظل نسي ونسي ربي وقبيه عبد الحجار هذا عبادة الحجار هذا والظلال هذا بيخليه نتيجة انه يستمر في الظلال وليظل أو... هذا على قراءة يظل انه للناس يظل عندكم ليظل؟ يظل <تصفيق> هذا القرآن لي يضل عن سبيله يعني نتيجة هذا النبات ماذا حتى يظل الاخرين قل تمتع بكفرك إذا عبدوا كذا فقل له خلاص كيف ويسوي شي ما بدك وانت بترى هذا قال يعني هو تهديد الأمر التهديد. تمتع بكفرت. تمتع بكفرت لا للتهديد قل تمتع بكفرك تمتع بكفرك قليلا المعاك الله فترى قليل تسوي شي ما بدك وكيف على هذه عندك كيف؟ قل كما تاب دليلا انك من اصحاب النار فترى امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه يعني قالوا بعضهم يعني امن هو قانت انا الليل الذي بجو قانث لله مطيع أذي مثل ما لم يؤمن ولا ببالي ولا بالله مثل غيره لا هنا بيقولوا يعني الخبر هو محدث فيديش من الكلام إيه أذي يؤمن بالله يعني هو باج هو مثل أذي ما يؤمن أذي بيجو يعبد الله ويحشى وييخاف يوم القيامة ولا يأسف ويطيع باج مثل المجرم ولا مثل فاسق ولا موال ولا مشرك لا يعني كان قال أمن هو قانس كمن لم يقعره ك... الخبر جوه كغيره ويرجوه رحمة ربه قلنا يعني يرجو من الله الرحمة عنده بيطيعه يحذر الآخرة بيخاف من الآخرة وبيرجو من الله أنه يدخلها الجنة وبيعمل على هذا المنوال في وقت مستمر بيجوع يعني راجي الجنة وأيضا خايف من النار بحيث أنه خوف من النار جيدة تمسك وانتباه في أفعاله ماي ما يكسر في أفعاله ما بيصل إلى اللي المؤمن ما بيصل إلى حاله يطمئن ولا يبالي ولا يجي عنده خلاص دور الجنة لا بيحتاج يبقى في خوف لأنه لو يطمئن ولا يقول خلاص دنيا الجنة ولا علي شيء ولا بيجي تهول وبيجي تكسر وبيه في أفعاله فالمؤمن بيجوا خائف خائف من الاء من عذاب الله بيجوا في نفس الوقت راجل ليش؟ بيخاف به بيجوا محترب اذا هذا الخوف بيخليه يحترز في أفعاله ويحفظ احتياط كبير قال يحذروا الآخرة تامر رحمة ربه كل هل يستوي اذا ما هو القانط والمتك ليس كغيره كل هل يستوي الذين نعلمهم والذين لا نعلمهم بعد ولا قال هذا الامر الله <تصفيق> هذا يعني واضح الذي يعلم والذي لا يعلم ما هم ترى هذا كذلك الذي يثقي والذي لا يثقي وقالوا هذا في مدح العلماء مدح يعني عظيم حتى شباب هذا يعني ما العام العمق الامر واضح والذين يعلمون قال الذين يعلمون يعني يعلمون ربي يعني بيعرفوا حق معرفته ما هم الذي يجهله يجهلوا يتذكر يتذكرون الالباب انما يتذكر ويتفهم ويتعقل اصحاب العقول قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم خاطب بالمؤمنين قل يا عبادي الذين آمنوا أذ أذى اتقوا يعني استمروا على إيمانكم واستشعروا الخوف اتقوا ما خرافة يقولوا بدأ آمنتموا بس اتقوا يعني استمروا على إيمانكم وخافوا الله كي تنجوا اتقوا ربهم للذين أحسنوا في هذه الدنيا هذا عزم كذا قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن هذا قار مستمر عمرا للذين احسنوا أنه يحسن في هذه الدنيا حسن هذا احتمال للذين يحسن حسن في هذه الدنيا هذا هو معنى والاهتمال الاخر للذين احسنوا في هذه الدنيا هذي احسن في هذه الدنيا ولا هل هتمن يعني لا فالآخر يحسن ايه احسن في هذه الدنيا باجي لحسن هذا معنى اخر يعني نقول في هذه الدنيا بأسبرو يتعلق بأحسنوا وجاء معنى هذه عمر في الدنيا عمل خير ولا لن نعلق حسنه في الدنيا خبر عن حسنه وجاول للذين احسنوا ماذا قلنا لهم عم متعلق عمل حسن عم هذا له في الدنيا عشان في الدنيا في في الدنيا ليه للذين, للذين احسنوا في هذه الدنيا للذين في هذه الدنيا حسن. لا خبر اذا فكتب يعني علم لا حسنه في الدنيا يعني حسن فيها... حسن في الدنيا خير الذي لا الذين في الدنيا الذين حسنه حسن في الدنيا على معنى الله واسعة قالوا الذين في الله واسعه قالوا ذكر هذا لانه البعض بي... بياسى ربي ويتعذر بالناس ما استرسنع الناس كذا والناس كذا واجبره ولا كذا قال الله أرض الله واسعة إذا أنت الناس ما استرسن تستمر على ضاعة الله فترك وانتقل إلى مكان تستطيع تمسك اي تحافظ على دينك أرض الله واسعة واصبر سهل فأنت صح انك بقى تتعب لكن اصبر اصبر في الإحسان وفي التقوى لأن في التقوى اتداء ترك المحرمات والمحافظه على الواجبات كثيره اصلا كلها بر الوالدين واقامه المحافظه على الصلوات و... وايضا ترك المحرمات ترك اخلامال الناس ترك النظر الى ما حرم الله كل هذا الشيء مصابرة مصابره قال يعني في... يعني سيصبر واحد حتى الان... الانتقال إذا اذا يجد واحد في مكان فيه فساد ما عاد الطريق الله فيه في ارض الله هذا ينتقل الى مكان يمكن ان يطيع الله فيه يعني الهجر إذا بيقولوا الهجرة وجبت إذا قلت إنك فس لا ما هو عذر لك ما هو عذر لك إذا كنت في مكان فساد وما عجزتك الله تفعل الفساد لا لا ولا عذر لك المفروض إن إذا قبض فساد وما عجزت بات تأثر به في إيش؟ فالمفروض إنك تخرج ما في هذا سلام إنما يوصف صاحبنا هذا الأمور التقوى والهجرة من يعني والخروج من الأرض إلى الأرض حتى إلى أرض أخرى حتى تستمر على طاعة الله وحتى تجل الله هذا في يحتاج الإنسان في إلى مصابرة مصابر كبير إنما يوفى الصابر أجرًا بغير حساب والصابر قال باجله أجر بغير حساب يعني ما بالله جحور مثل الحين يقول الحين كما إذا هو أجر كثير هذي بيقولوا بغير حساب لأن إنجابها قبل واحد أجر وعد بيوم مقدار معين لكن الحين جوا ما قبلها بيجي حفلة كذا يا. يعني مكرر ما عد قدره عد. يعني بايجيلهم أجر كثير هذا المعنى بغير الساب فالذا بايجيلهم أجر كثير فالذا بايجيل لنا أن الجنة دائمة واحنا ما بنجل الله ما ده قليلة أجر هذا الأجر بغير الساب بيه أجر كثير بايجلينا دائم إلى هنا وصلنا آية حتى آية من الزمر بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم وصلنا على محمد وعلى آله قلنا السورة في الزمر صفحة 460 آية 12 أول الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني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 قال الله تعالى عوذي الله من الشيطرة الرحمن الرحيم قال أمر الله النبي بأن يقول لقومه قل إني امرت أن اعبد الله مخلصا له الدين يعني أخبرهم بعدما ذكر عدة أدلة لهم وما لا أدعم منهم إلا العناد والرهب قال الله قل إني امرت أن اعبد الله مخلصا له الدين قول أخبر بهذا بأنك مأمور حتى يفهموا بأنك مثل مثلهم وبأنهم مثلك يعني ما أن أنت, يعني ما يعني أنت مكلف مثلهم أنا عبد الله مخلص له الدين بحيث يكون الدين خالص لله والعمل والطاعه لله خالص لا يشارك فيها يعني أشياء أخرى مثل مثل الأوثان وأمرت لأن أكون من المسلمين حتى انا أمرت ان اعبد الله وأمرت بذلك يعني انا أعبد الله لان اكون من المسلمين اللي أنا من ال يعني من المسلمين من المستسلمين لهذا الشيء يعني انا مثلكم فقالوا يعني انا يعني ما ابغى ان امركم واكلفكم باشياء واقول لكم بتكاليف وانا بعيد عنها انا اول من بايمتثل يعني ايش تقول لهم انا اول من بايمتثل وانا اول الاشي المسلمين يعني كأنهم المستسلمين والمنقادين لله والمطيعين له. إذاً أمرت أنا عبد الله مخلصا له الدين أن اتوجه بالعبادة خالفه لله، وأمرت بذلك. قالوا حد يقدر. وأمرت بذلك أمرت بذلك لأن أكون أول لأن أكون أول أول, أول المنقادين والمنقادين لله. <مع> إيه لأن بيقولوا ما يعني ما هم ناتب إن بيقول أنسب في في الداعي إذا عند الناس لا شيء أن يكون أول الناس عملا حتى يقوم الكتابة ما هم أبلا عمرهم ويعني يكلف التكاليف وهو ما يسويه يقول لا مرت لأن أكون أول المسلمين يعني الظاهر المسلمين على المون قاعدين هذه الزلمة أمر إلى الله ويمثله فأني قال أمرت أنا أعبد الله مخلص الله الدين وأمرت بهذا لقل أنا أو أكون أول من أنتثل أو لأن أكون أول المسلمين يعني أول من يسلم أمره إلى الله ويسلم أمره إلى الله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لم معنى الباق؟ لا معنى ليه؟ الباق الباق ما بتقول الله ما بتقول بمعنى الباق ما بلا بيقلوا بعضهم يشتهبها زائدة بعضهم فيجعلها زائدة ومرتوا أن قال قل إني ان عصيت ربي قالوا إن المشركين حاولوا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يفاوضوا يتفاوضوا معه قالوا هايذا بده نؤمن بالله ونؤمن الهك إلهك ثم مرة كن نعبد إلهنا نحن وياكم مرة نعبد إلهك هذا بعض المفاوضات ومرة يقولوا له خلاص بان نتبعك ونتبع إلهك لكن بشرط ان احنا تعفينا من أشياء ويذكروا كذا ما كذا وأشياء يستثنوها من التجريعات <تصفيق> يعني يشتوى كيف ما بدهم فقال حين قالوا ان تعبد إلهنا كل سنة ونحن نعبد إلهك سنة قال قل لي قل إني أخاف إن عسيت ربي يعني انا ما ما هو بيدي لو أفعل أنا خ أنا أخاف يعني يعني أنا سأعذب لو أخ أخالف يعني الأمر ما هو بيديم أنا مم مغ... مثلكم ومكلف مثلكم ولا لي خيار ولا لي ذهر ولو أخالف إني أج إني منحصل على عقاب من الله فأنا أخاف وإن عسيت ربي حذاء بيوم عظيم نعم فهنا حتى يعني هذا الذي بيقول ما بعندريمنه دي قال ما اهل البيت ما هو صابر وكلن باي تفر قال ما قال من بال الجنه دو له لو بي... ما في ما هنا شيء سواء على ولا من غيره هذا لا يعني من العذاب ربي زجر الناس يعني تحذير لنا احنا إذا كان الرسول إذا كان الرسول بخاف معصيه الله لأنه إذا أصل الله بيقول الرسول نفسه لو يعصي من يجي على حذاب عظيم هو ذي بذر حياته وكون فيه فكيف إحنا في ينبغي أن يكون إحنا أن نخاف أكثر وأن نرتدي أكثر إذا ذا حتى رسول الله بخاف فنحنا يكون أكثر خوفنا أكثر قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يا عظيم قل الله ها أعبد مخلصا له ديني يعني قلهم مناد عبد الله أول شي قال الله عمرني أني أعبده مخلص وذلك قلهم أني بنعبد الله مخلص يعني أني امتسكت أمر الله قل إلا ها أعبده بعضهم يقولون شيئا تكرار أولا قال أني أمرت أن أعبد وذلك هنا قالها قلهم أني بنعبد كلهم أنك دمتسكتون ما ما بلا أمرتون قل قل لله اعبدوا ايضا قدم الله قبل اعبد قالوا في العربي اذا قدم المفعول قبل الفعل شو يفيد لك القصر يعني ما بنعبد الا الله حين يقول الله اعبد لو قال اعبد الله باي قالوا لا قلت شكرت زيدا يعني يعني ما على شكر غيره لكن ذاك عند زيد شكرته يعني ما بله فقال قل لله اعبد يعني ما بالله ما بنعبد الله اي إلا الله وايضا أكد قال مخلصا له ديني واخلص له ديني ويعني عملي اكون ايضا مخلصا له في عبادتي قال فاعبدوا ما شئتم من دينه. من دونه قال ها قلت مناض بن عبد الله ما من عابد الا الله فقط واخلص له العباده له وأنتم وعبدوا ما بدكم وعبدوه ما شئتم من دونه وهناك في الوقت يجدون ثلاث تحذير لهم بعد ما أحاول كل المحاولات ويجرب كل التجارب اللي يعرفوا والله يرجعوا ويرجعوا يؤمنوا ما نفع فيهم قال ها قل لهم مناد خرق أنا قل بتجي في هذا الطريق أعبد الله عبادة خالفة ولن أعبد إلا هو وانتوا وماذا أبدهم؟ أعبدوا ما شئتم وهذا لا تهدد وعبدوا ما شئتم من دول لا يبدو الله ولا أعرفونه لماذا؟ <تصفيق> لا الله ذي بيقول قل, قل قل يا محمد لهم كذا قل لهم اعبدوا أعبد انا انا لن اعبد الا الله مخلص الله الدين وانتو قل لهم يا محمد انتو اعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين وايضا نبدهم نبدهم من الامر هذا ما هو سال قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامة الخاسر الخاسر السد من الذي خاسر قال أذى يخسر نفسه وآله يوم القيام هذا اللي هو خاطر صدق يعني حتى كأن غيره ما هو خاطر غيره بجنبه ما هو خاطر الخاطر ذي هو خاطر صدق أذى يخسر نفسه وآلها يوم القيام يخسر نفسه يوم القيام ما ما عايز بيرتراجع ولا عايز أي خسارة قال في الدنيا بيسبر يتراجع واحد بيسبر احتمال إنه هذه مستمرين يترجع يتراجع واحد لكن ما في الآخر خلاص إذا أخذ الواحد نفسه وأولاً ما بيخسر ماله بيخسر, يعني بيخسر نفسه ثانياً إذا خسر نفسه يعني ما عاد سابر أشي ما عاد بعمل مراجعات فقال هذا هذه خسارة حقيقية إنه يجلس يقعد يتعذب دائم ما عاد أشد منها هذا وأيضاً يخسر أهله لأنه خلاص ما عاد يجاي يعني باي يفرق بينه وبين أهله إن كان هذا مؤمنين فواضح كنت باجهم في الجنة وفي النار وإن كان على يعني مثله فما هو جاي ربي باج بينهم حتى العداوات والشحناء والباغضة واللعن والسب وكله وأيضا التفريق فإذا خسر نفسه وخسر أهله هذا كان الخاسر صدق يحيل يقول ان الخاسرين الذين خسروا الذين جوا خبر إن الخاسرين منهم هم الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة وخسروا أهلهم ألا ذلك هو الخسران المبين قالوا هنا ما كذا اولا الا الاه قالوا تفيد التنبه والتنبيه يعني انك انتبه يعني كان بيقول هذا كلام مهم يقول هذا التنبه ابي جابه الله يجلس يعني لئن انك تنبه انك تسمع هلال قلنا الكلام الذي بعدها مهم ويجي يقول الا ذلك هو الخسران المبين هذا هو الخسران الا ان قال ذلك, ذلك يعني ذلك هو يعني ذي وهو عدم الايمان ولا ان جاد الله لك ان جاد الله لا لا هذه الطريقه لا عاد حين يقول هو الخسران يعني حتى يعني ثم ما خسران بده الخساره ما عاد ما عاد قال, الخ.. ما عاد قال هو الخاسر سمى هو.. هو الخسران هذا الخسارة يعني هي بالغ في حتى سمى بالمصدر والله يك يعني الخسران ابن ما شاء ذلك, ذلك يعني هلاتهم ولا يدخلهم جهنم ذلك هو الخسران المبين يسمى الخسران سمى بالمصدر مبالغه هم لا ذلك, ذلك ها ها تمام ذلك يعني مصيرهم ذلك يعني دخولهم جهنم هو الخسران تماما هو الخسران المبين ترى هذه هو خسران مبين يعني فيها معنى الحاصل ان هذه هو خسران وهو مبين يعني خسران واضح يعني ظاهر الكل للناس يعني انت عندك كانها رحت بالداخ الخسران اكيد نعم. لهم من فوقهم ظلال من النار. قال فسر كيف الخسارة؟ قال لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال. بيجي النار فوقهم وبيجي النار تحتهم. بعضهم بيقول الظلال الذي فوقهم لأن ربما يعني أقول ما أستبعد إن بيجيهم مثلا في غرف ما بيجيهم كذا في مكان كبير فجوا في نار بيجوا مثل بدارين. يعني بتخيل هذا الأرض. هذا الأرض برجع ينفح الله بناه يوم القيامه يدمر كل شيء عليها ويرجع يكبرها زيادة ويعني يجي فيها جنات هذا للمؤمنين ولا من كشاف مكان داخل جوفها جوف الأرض ويجي لهم در بدرين درهم دا يقول طبقات يعني طبقات سفراوي هكذا ها جوه الاشتك نفسه حار يحرق الاشت الاشت الاشت نفسه جوه يحرق والار بتحرك أيضا ما بل حين قال لهم يفوقهم ظلال واضح ظلال يعني ذي فاضل لكن ما ذي تحتهم ظلال تأذن هذا ظلال جمع تحتهم جمع تحتهم ناس هذا ظلال الذي تحتهم وهكذا حين قال لهم يفوقهم ظلال ومن تحتهم ظلال ولا بعضهم بيقول لك الحين جسم على ظلال بيسمى الأسفل قال قابله مم. قال أيضا ظلال سماه ظلال المهم إن النار تأثير من كل الجهات قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل بالنسبة للظلل قال لمن تحتهم إيه يعني كان السقف لمن تحتهم ذلك يعني إذا حبس الحجوعة في مكان في غرفة أشد الحرارة السقف يحرق والأرض بتحرق والجدران كذلك ذلك يخوف الله به عباده هذا يقول لنا الآن يخوف الله الناس لا يصلوا إلى هذا المكان إيه بخوفهم ذلحين بيقول لهم أخبرهم بهذا الآن حتى يرجعوا إلى الله لذلك هو خوف الله بعباده يا عبادي فاتبون فتبوني خافوني وعرفوا بأي إيه احذروا مثل هذا الأشي العذاب والذين اجتنبوا الطاغوت هذا هنا رجع إلى الطرف الآخر المؤمنين الذي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال الطاغوت أيه يعبد من دون الله يطاع من دون الله سواء أصنام ولا أواדים ولا شيطان ولا الله قالها تاروث والذين يتنبوا الطاغوت يعبدوها يعني يتنبوا يتنبوا اي قالوا اي بدل من الطاغوت يعني يتنبوا الطاغوت قال يتنبوا يعني عباده الطاغوت يتنبوا يعني ما اطعوا غير الله يتنبوا غير ما الله وأنابوا إلى الله يكتب الطاعوس ما رضي بيطاعوس ولا رضي وأنابوا إلى الله رجعوا إلى الله هذا رجل لهم البشرة من الآن لهم البشرة في الجنة يبشر بشارة الآن في الجنة بالنعيم فبشر عباد الذين قال منهم قال فبشر عباد فبشر قال عبادي من الذي يبشر قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إذا جاء القول من عند الله ولا عند رسوله بيستمعوه ويتبعوه أحسنه الأحسن هذي فيه بعضهم بيقولون أحسنه يعني ربما يعني نسبة القرآن يعني المحكم هذي ما ما بيروه يستمعوه للمشابه ودوروه للمشابه يستمعوه المحكم حتى إذا جاء مشابه بيرجعوه إليه في إذن بيتبعوه أحسن القول نعم ولا بشي ناسخ ولا منسخ يرجعوا إلى الأخير يعني الناسخ إلى الحكم الذي أراد الله ما بيبتروا الأشياء ما بيدور لهم الأشياء تخرجهم من الدين بيجوا في كذي حصر الإنسان من الشريعة ومن القرآن أشياء فيها يعني ما عندها عدها من القلب قال هلو هل يتبعوا أحسن القلب بأوان يستمعوا من القول. يستمعوا إذا ذكر الله إذا ذكر الله من القلب استمعوا أصغر هذا ميزة مهمة إن الإنسان إذا يكون يسمع كتاب الله، ويسمع كلام رسول الله، ويسمع الوعظ والتذكير ويتبع أحسن ما فيه، يتبع كل ما فيه من أي من فاء إدالة. ما القرآن ولا كلام رسول الله. أقول؟ ما القرآن. تمام. مع القرآن تبع احتلال. احتلال هو القرآن غرام. إيه، إنها كلام الله يعني. ليه يراجع إلى ربي؟ الذين يستف... فبشر عباد الذين يستمعون الجواهر في يستمعون يعني اللي بيطيعونه يسمعوا اي كلام ما بيعبو وإذا جيت يعني متبعوه. ما تبعوه ما موجود ما تبعه نحن في في سياق بتاعه لله يعني ذي قال البشر من ربي بعثهم هذا بي يسمعوا إذا جيت الجواهر هاد كيف يسمعوه ولا هذا كلام من الله سبحانه الله أنا يعني الذي أمرت به في يستمعوا له ويمتنعون كيف قال؟ اذا يستمعون القول يستمعوا هذا وحده قال ايضا بعد يستمعوا اذا اذا يعني انها صفه سيئه ان الانسان ما ما كن يستمع الى الكلام صفه سيئه ان الانسان ما يكون يستمع نهائيا في حاله ما يسمع ويستفيد يستمعون القوله فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وهنا يقول هداهم الله يعني يعني أولئك الذين يعني وقفوا إلى الحق فهداهم الله يعني حتى أنهم حصلوا على يعني ألقاف الله ومعاونة الله حتى وحكم الله بأنهم مهتدين أولئك الذين هداهم الله واولئك هم الأذباب وأولئك هم أصحاب العقول ما ذولت استعملوا عقولا فيما ينفعهم أفمن حق عليه كلمه العذاب الالبابها العقول نعم قال افمن حد عليه كلمه العذاب ولا العقل الواعي حد <الـ> عليه كلمة العذاب يعني بخاطب النبي بيقول افمن حد عليه كلمه العذاب وجب الذي من لها العذاب وهو لاشر خلود في جهنم ونعوذ بالله هل هو عادي هل هو مثل غيره قال يعني لا لا يا فمن يعني حق عليه أو من استوجب العذاب كغيره لا ما هو مثل غيره اذا فلعد ايش هذا اذا من, من استحق كلمه العذاب او من استحق العذاب عذاب ما عاد هنا شيء يعني لا تحاول فيه اكيد اختار تختار طريق الشر واختار الطريق السيء وطريقة يعني والتمرد هذا بيستحق العذاب وما أتناغم. فقال إيه؟ أفا أنت تُمكِّن من في النار؟ يعني كان الله بيقول لرسوله لا تحاول فيه. ما مرض يتبع شرع الله واستمر في التمرد وأبى أن ينقاد الأهل أو الله فهذا قد استحق استحق العذاب. فعند تحاول أن يهتدي ويؤمن؟ ما رضي له، ما يعني بتحاول أن تنقذه من النار ما جاء هذا ما هو وأنه لا بيد الإنسان نفسه مصير كل انسان هو بيده مع ما ما الرسول لن يستطيع أن, يخرجه يعني أن يدخله إلى, إلى الجنة وينجده من النار ما بلا إذا بده يختاره فإذا اختار ورفض أن ينقذه فلو تحاول كم تحاول ما عد هناك إذا هو ما يعني ألغاه عقله وصمم على هذا الطريق فيش تقول يعني إذا نعت أذقذ استعنته ما أذي هذا التهذيم إذن ما قال إنك لا تهدي من أحبه أفا أنت تنجذب من في النار يعني كان الرسول بيحاول محاولات كثيرة يخرجهم من النار وهم ما رضي قال إذا تدري ما عده نافع فيهم إذا قد استهد كلمة العذاب إذا قد خلاص لا ولا لكن فقال افهم ان عليه كلمه العذاب يشتينه ما بيصبر الهدايه الا لو الانسان بيهتديه لو يشمي ضروري من الانسان يفعل فعل ويتوجه الى طريق الخير ويرجع به الله يعني بيزيدها الله وينوره وينور ويسهل أما أن ينتجل هكذا فلا لأن الله جعل يعني يعني يعني يعني يعني كأن السنة سنة الحياة إن الإنسان مخير يختار طريق الخير أو طريق الشيء إذن الله لن قال إذن لن تستطيع أن تخرج يعني أن تنكذ من في النار ما جهدك تهديه هذا واحد يختار طريق الضلال خارف ما جهده. وقال حين قال قد اختار طريق الظلال ما قال قال قد اختار طريق الظلال قال قد إيه الحق عليه سليم على ذلك يعني قد حكم الله عليه بأنهم من أهل النار يعني أنه قد استمر في طريق الظلال حتى فقد الإيه الألقاف والإيه والهداية من الله ما عد يعني لأنه ما نفعش ما عد نفع فيه فقد استحق النار إذن فأنت ما عد جالسين قد ما عد نفع وزي أيضاً حتى بيصور لهم أنه يعني يعني بيصور محاولة الرسول اشتيه خرجهم من جهنم قاله ما الجهد مع الجهد التخريج ذا ما يشتيه قروري يجيه وذي يشتيه قال لي بقل كذلك عندها دقية مفتودة ذا هو واحد في النار حتى ناهي لكن ما هي مسألة ذا حين هذه الخروج بعد الدخول إشتيه إنه إذا ذا واحد بيدخل بيزي بيزي إذا واحد بي يعني بيع ما جه ده خل اذا حاله اختار المعافيه ما جه ده ايش تخليه ما جه ده تنقذ ما جهنك تنقذ يعني يخليه يسلك طريقه يعني نروح الدخان ما ازوم ما متعجب قدو يحكم له بالنار نعم ما عاد جه ده تنقذ تنقذ نعم قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخذف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا ربهم وخافوا ربهم قال همم معهم باجي لهم جزاء غرف والغرف قالوا هي الغرف هذه اللي نسميها الآن غرفها قال الإمام عسيان بن القاسم يعني وهي ما بيسموها, قال بيسموها خلوة عند هذا اليمن الغرفة الخلوة قال هاي باجي لهم خلاو قال وكان نادى الدر بعضهم الغرف بيجي في مكان عالي يسمها غرف بعضهم يقول المكان عالي يعني, يعني بيجي مبنيه في على البيت واللذي مرتفعه افكار غرف, غرف, غرف من فوقها غرف يعني يعني مباني طويله بعضهم قال من فوقها غرف وهكذا تجري من تحتها الانهار الانهار قال تجري من تحت واحد يراه ويتلذذ برؤيتها وبين وال يعني والمياه متوفرة والأشجار كلها والأرض كلها خضراء يعني من أحسن المناظر بعيش بيسمنها الانسان هذا قال لأهل المؤمنين وعد الله قال هذا وعد من الله إنه يعلم هذا الأشياء لا يخلف الله وعده قالوا هنا إن مفعول يعني مفعول مطلق مؤكد أن حيقول لهم غرف يعني إنه وعد يوعدهم الله بغرف. يرجع يقول وعد الله يعني إركن إطمئن إلى هذا النبي تحتج يأكد وعد الله ورجع يقول لا يخلفه الله الميعاد. وأيضاً رب إذا أكده وعد من الله فالله لا يمكن يخلف الميعاد. ما وعد به لا بد أن يتحقق ألم ترى أن الله يعني أن انتقل هناك قبيض الاخره بالنسبه بالنسبة لل يعني للمؤمنين وقبلهم بالنسبة له للمعاندين. كبا للالعذاب وال العذاب وأصحاب الجنة والآن انتقل إلى طريق ثانيه قالوا بنبه إلى الدنيا يعني حقيقة الدنيا ما هي إلا شيء بسيط بتنتهي حتى الإنسان ذي يتعمر بها بيجلس تعمر يتعمر الإنسان لو جلس الإنسان بيجي وين كم حاجة وقوي وجاب في قبة وكذا وما درى ولا بدو ضايق بدو يرحم وانتهى غلط من هذه الدنيا قال ها ومستهل الدنيا هنا قال بإيه قال ألم تر أن الله أنزل من السماء معاً فسلك هو ينابع في الأرض يناب بيننا يعني حقيقة الدنيا وبي لنا أيضاً نعمة الله علينا وقدرته في النهب لزقنا في هذه الدنيا أنزل من السماء معاً وهما الأمطار فسلك هو ينابع في الأرض جعل في الأرض في مجاري خاصة في الأرض ولا يعني أنها نعمة كبيرة إن ما ينزل من السماء من الأرض يعني ينزل من السماء ماء ويرجع يطلع في الارض ما بيضيع بين التراب يخلي فوق التراب خليه لكن بيجيب معها اماكن بيجيب الشقوق وجوبه حتى يصل الى بيجوب بحيرات اسفل وكان قبل قبل يعني قبل حفر الآبار الان كان بيجيب عيون يخرج منها الماء فقال إيه الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فسركه انابيعه في الارض يعني جعله في الارض يعني قالوا معها مجاري مجاري في الارض مثل الحين تقول مجاري عروق قال في جيك ما داخل الارض موزع فيها مجرى الماء صافي ومحفوظ كارف يخرج يجي اش ثم يخرج بهذا على هي نابع تفجر ينابيع منه وتخرج أيه. الى يعني الى وجه الارض وتلاش تسقي الناس وفي سقي هذا كان سابقا والحين هم الكلام ما بلنه يعني ما قدرنا نرجع هذا رو وصلوا الى الاهل مم. يعني الى يعني الى المياه اسفل دي محذنا اسفل هذا نعمه كبيره قال دل... ان لم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الارض ثم يخرج به زرعا ويريد يخرج به الزرع اذ بتاكلون وتعتمدون على حياته تاكلونه تاكله معكم مختلفا الوانه قال مختلفا الوانه ومختلفا اشكاله ومختلفا أن... يعني انواعه واي مختلف في كبير حتى تتاملوا وتعرفوا ان هناك شيء ماء نفسه هذا ياك بيقال لك ثمار مختلفه وأنواع من الأذش الأشياء ولا الظروف مختلفة يعني يمشي بيختار يختار مرة كذا ومرة كذا و... الله إذا هو والله ما هو شيء يمكن الطبيعة بس هذي بيقولوا الطبيعة ولا بع إلا ولا شيء لو كذا إن الماء اللي يسوي نتيجة واحدة تجي كلها شجر واحدة لو الماء هذي بيسوي كذا ولا بع إلا ولا الطبيعة هذي بيقولوا الطبيعة كالماء لكن ليش يسوي هكذا يعني يدل على هناك يعني قادر ومحترم وحكيم و... يعني يعني يجعل هذا هذه الأشياء حين هذا حين قال مختلف ألوانه فقال ثم يخرج به زرع مختلفا ألوانه ثم يهيج، هذا الحين يخبر لك الزرع كأنه بمثلة الدنيا بالزرع كان ذا بيجي هو هيخرج ينبس ورجع يعني ينمو تنمو الزرع ولا شجر ها؟ ثم يهيج وارجع يصفر يهيج ينبس قال وارجع ينيج قالوا يعني يبس بيقولوا هاجا نبس يعني يبس قال بيجي فذر ويرجع إلية الفترة هوي بس ويرجع إلية ثاقب وانتهى هذا الدنيا ما إلا كذا فأنا قال كذا بيجي يعني ايش بيت ت ت تنمو الشجرة بيجي خضراء وفيها حياة وفيها روح كذا وما درانه ويبسات ما درانه قالت إيش الرياح تمراف في كل مكان وستاقب الأوراق وانتهى قال هذا الدنيا ما إلا كذا بيجي الإنسان بيجي وقليلا وكبر كبيرون ما وقعد قليلا وقال ضعف وارجع يثني حيني بس انت هي ورجع على فقال ها الدنيا يعني ما هي شيء فلا بنبغي ان الانسان يترك الاخره والله لاجل, لأجل الدنيا إيه؟ يعني بيهور عليها بيحب هذا يشبس يعني مثل الدنيا يعني بلها شجره او بالزرع إيه؟ نعم الله تمثل قال قال يخوي بذرعهم ثم يهيجوا فتراهم اصفرا ثم يجعلوا حطاما وينتهي إن في ذلك لذكرى لا لأولي الألباب يعني ذكرى يستفيد منها أصحاب العقول ينتبهوا ولا يخلوا الآخرة ويقصوا ربي الأجل هذه الدنيا هذه شيء بسيط ويعني بينتهي بسرعة <تصفيق> نعم قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام على نور من فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية اكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ثلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قال الله تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام يعني كان اخلاصه هل قال هم سواء أدي بيحتري ويقبل كلام الله ويقبله يعني بينشرح صدره الكلام الله ويتكبره بالراض بكل اتمعناه هو سواء ولا مثل هو سواء يعني هل يستوي هو ومن إذا سمع ذكر الله ما رضي يسمع ولا بالله بيجيبه ضيقة كما سمع الكلام ولا الوعد قال ذاك ولا تحمل يستمع لها اصلا قال باجهم سواء فهنا عبر عن قولة فمن شرح الله صدره الإسلام يعني يبصر فيها قلنا في الواقع شرح الله صدره الإسلام الله ما بي ما الله هذي بيخليس يعني ناس يشرح صدرهم وناس لا لأن أن الله, هو الله جاء بالشريعة وخير الناس وجعل كل إنسان عقل يختار الطريق الخير وطريق الشر فذي اختار طريق الخير ويسلك طريق الخير بيشرح الله صدر. إيه. الله لكن بقينا قلنا أيضا ليش لا يعبر بهذا التعبير؟ يقول أفهم شرح الله صدره. ما قال أفهم من اهتدى. ولا اختار طريق الخير. اشتكي ان الله سبحانه وتعالى ببين لنا ان الله إذا أقبل الإنسان عليه وبدأ فيسلك في طريق الخير ان الله بيشرح صدره. فقال إذا قدو شيء مؤكد حتى سماه قد شرح الله صدره. إذا اهتدى. فقد شرح الله صدره يعني أن الامر الأمر. مؤكد وأيضا الإنسان إن بيحتاج مهما كان إلى معاونة من الله وتسديد من الله فقال افمن شرح, شرح الله صدره الإسلام بسر قال لي الله صدره الإسلام صدره يعني واسع وينشرح يستمع الكلام ويقبل أي كلام من الله ويرغب في معرفة أي شيء من الله فهو على نور من ربه إذا حتى بيجي عليه نور وهدايه من الله وهذا شيء غريب الذي بتوجه إلى الله صدق حتى في حياتنا يعني بالنسبة للمسلم حتى يعني ما هم بالله يعني بمشركين وكفار يعني بالنسبة للمسلمين هذه توجه إلى الله ويقبل إله بصدق وبإيمان صدق بيقينها الله بزيادة ويسهل عليها الطاعات ويسهل عليها ترك المعاصي وينفره يعني حتى يجي في نفور زيادة من المعاصي ويتوفد إلى معرفته لماذا؟ إلى معرفة الحق يتنور يعني حتى يعني خصوصاً في دحين العلم يعني من أحسن الطرق للإنسان إذا العلم إنه يعني إنه ينجح في طلب العلم إنه يخلص العمل لله يعني يخلص العمل لله ويجعله لله وبركاب باي لاحظ أن الله باي في هذا الأمر ويسح وطلبه العلم أن يكون لله فرجع بيعرف ويدرك بشكل عجيب. بيدرك بيزيد إدراك الإنسان وبجي له التنوير زيادة من الله غير الأش يعني كان غير زيادة على القراءة يعني لو كان يقرأ قراءة أي واحد لو كان واحد أذكا منه وبيدرس ويتعلم ما استدعى يصل إلى تلك المعرفة إذن الإخلاص في الدين الإخلاص في الدين وفي العمل وإخلاص يعني مثل طلب العلم أن يخصه لله هذا بيخلي الإنسان يتنور قلبه يصل إلى مكانه عظيمة حتى في قول فهوى على نور من رب هذا لا يهذي يعني ما قال في الحديث قال من أخلص لله أربعين صباحا أو أربعين يوم صاعما نهاره وقائما ليله فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه يقول إذا أخلص لله أربعين يوم فإذا هو هذا يأيد هذا الكلام أذا من شرح الله صدره الإسلام أذيه يعني يسلف طريق الخير حتى ينال الهدايه من الله والعون من الله، فهو على نور من ربه باجي له نور من من ويهتدي وهو أكثر ويعرف أكثر، فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله، لكن المقابل أذي ما بيسمع إذا ذكر الله إذا جاله وعظ، وهذا هذه الآية يعني شديدة يعني المفروض نحن يعني حين جبناكنا إذا سمعنا ما ولا ولا نبالي ولا ماذا هذا فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله ذي ذكر الله يعني كأنها ما بكلم أحد فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله ما ولا ولا فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله, من ذكر الله. أولئك في الظلام مبين ادماجوا الانسان تلقى اليه كلمه الحق والموعظه الحسنه والقران الكريم ولا يستمع ولا يبالي ولا ي... هذا في خطر طويل الغازي في قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين تضل عن طريق النجاه ضلال بعيد يعني قد اصبح في مكان بعيد ضلال واضح ضلال يعني عن طريق التوفيق وطريق النجاه تد في ضلال واضح في اي واحده أدي زال هذه شرح سدري يعني هذه يستدي. آه هوين القاسي يقولوهم. ووقال هوين القاسي الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها مثاني. أبشر قال مثل ذكر الله. قال ما بي هذه ما ينسف القاسي من ذكر الله. وذكر الله ما هو الله نزل نزله أو الله ذي نزل هذه واحدة. ونزله ربما قال ونزله يعني نزله يعني شيئا بعد شيئا. ما قال أنزله. أن نزل أحسن الحديث أحسن الحديث هوذي الله يعني هو ما عندله الله وهذا جعله الله كتابا نزل كتابا جعل في كتاب حتى إيه يعني حتى لا ينساه الناس حتى يستمر مع الناس وربما من الله حفظه للناس وهو القرآن كتابا متشابها قال يشبه بعضها البعض في الفصاحة والبلاغة والدقة مثانية قالوا ومسانى جمع مثنى والمثنى يعني ذي به ذي بيجي متكرر قالوا الحين تقول دخلوا, دخلوا مثنى دخلوا مثنى يعني اثنين اثنين اثنين ورجع اثنين ورجع اثنين تكرر ولا مثلا سلم لهم مثنى مثنى يعني يعني اثنين اثنين فقال مثنى يعني اثنين اثنين ولا فهمنا معنى مثنى مكرر وذا مثاني يعني اشياء كثيره مكرره القصه مثلا احيانا تكرر القصه احيانا يكرر الوعد احيانا يكرر الامر احيانا يكرر فقال اشياء فيه مكرره سماع المكرر المكرر قال مثنى وجمعه مثاني يعني أشياء فيه تثيره مكررة في القرآن لجل أولا يجي الناس يعني حتى تأثر الناس أكثر فإذا غفل الإنسان عنها في هذا ينتبه في مكان ثاني وحتى يثر المعنى أكثر مثانية الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم هذي بيخشى ربه ويخاف من ربه ويخاف يوم بي بيخاف من القرآن حين يسمع أي كلام تقشعر يعني حتى قال بيخاف خوف شديد قالوا بعضهم من هذا الكناع عن الخوف الشديد وبعضهم قال حتى الجسم بيتأثر وينقبر من إيش ما يسمع كلام الله ولا يسمع شيء من الإيش الوحيد ولا نحوه قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم هذا المؤمنين ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ورجع قال كما بعد الخشوع هذا برجع يسمعوا ذكر يعني فيه تطمين لهم ولا في جنة ولا في ان الله غفور ولا افتح لهم الامل وقالت انجلانة جلودهم ولا حتى ايضا ذكر الله اول ما اذا خاف الانسان وخشي وجلبه بيجي فيه خوف شديد لكن بعدها رجع يجي فيه اطمئنان الى نفس الكلام يعقب بعد الاشه بعد الخوف وبعد جده يحس الإنسان براحة يحس براحة يعني كبيرة رجاء فقال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء يعني هذا القرآن هدى الله يهدي به من يشاء إما أذيه يشاء الهداية والذي شاء الله يهدي ومن يضلل الله فما له من هذا أذيه أذي ما يرضى الذي يرفض يعني أن يطيع الله هو أن يمتثل ما أراد الله فقال قد... فأش... فالله قال برجع يتركه يظله يعني ما عاد آه يجعل له أسباب هداية قلنا لكم الله عندما يقول يضل أحد يعني يعني يحرمه من أسباب الهداية ولا على الطاف لأنه اختار هذا الطريق ما عاد نفع فيه يعني جاء له مواقف يعني تخليه يعني آه يرجع إلى الله ما نفعت فيه فخلاص عدم هذه المواقف فقال أضل الله والله يعني عدم يعني عدم من المواقف أو الأشياء أو الأرباب هذه تهدي أو أسباب الهداية. والله وإذا قد عدم مواقف من يعني أسباب الهداية من الله خلاص ما عاد يمكن إنك تهديهم. فما لهم من هذا ما أجلك لا عند ولا غيرك. أَفَمَن يَتْجِبُ وَجِيسُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالْوَشْبَرِ يَجِيهمْ سَوَاءٌ هذِي بِتَجِبُ وَجِيه لَنَبِيَ كيف كَبَّاجُو الْإِنسَانِ كيف يأتي الحاصي في جهنم؟ قال الحنجي ربط. يعني ربط يأتي يده مقرونة يعني إلى رقبه مربوطة مغلولة كذلك ورجع يدخلوه في جهنم يحسي حريق شديد ورجع كيف يسول ما يرجع يقول كذا يقدم وجه مثل الحنجي وبقى يرده. والوجه كده أشد أذف الحساسي للحرارة بيحرق في الوجه يعني أعظم من بعض لكن من شدة الألم بي حتى يقول الإنسان بوجهه يعني ما عد يستطيع يتحمله قلب وجهه وأحركه أشد وأشد فهذا يعني عذاب ما أشد منه قال أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يتقي سوء العذاب يعني ذلك العذاب يتقي بوجهه يحاول يقول كذا يرد عن جسمه يقدم وجهه أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وحيقول لهم ذوقوا يعني ما هو جاي لا تعاطف معهم ولا ما بل أطعمه يا أخي هذاي هذاي عملك ذوقوا ما كنتم تكسبون هو ما هو ما يعني معه معه خبر قول ما الخبر يعني كغيره كمن هو عام أفهمي يتجي يجي كمن لا كمن هو عام النعم يقول أفهمي يتجي يجي سؤال عذاب يعني أفهمي يدخل جهنم كمن يدخل جهنم أنت تقول كذا أفهم يعني هو سواء عندكم هذي يدخل يعني الناس هذي ما بباله بذكر الله ولاي ولاي تعظوا ولا, ي... ولا, ولا ينفع فيهم هني ما بيدرون بفرق بين ذي يو واحد في جهنم وجوه بيتجي وجه سوء العذاب هو سواء قال هو وذي يو آمن وفر الجنة متنعم فرق بينهم كبير يعني إذا ننتبه لعد إيه لعدي الناس في هذا الجمود والغفلة وعدم الباله أفهم من يتجي بوجه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذلوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قال كت كذب الأمة الثانية هو رأي ويجاهم عذاب قريب في الدنيا وعجل الله لهم عذاب من أي حيث من حيث أماكن ما كانوا يعتقدوها ما يجهاهم تشكل أربعة منهم ولا ي يل... ما يعني ساحة يعني شيء ما كانوا مخير ما كانوا مخير ولا يكسب ولا يعتقد ويجاهم العذاب من مثلا ما كانوا يعتقدوا قال إذن ينتبهوا لا يجرم عذاب في الدنيا ولا أشد ذنه برجع لا يجرم عذاب في الدنيا وهلكوا ما عبله عذاب في الآخرة أشد تغير في ذنه يعني حتى ما يستفيدوا لا في الدنيا ولا في الآخرة و لا عدا يعني أكثروا خسرا فأذاقهم الله قال كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون كيف كان جاهم خذيفه على في الحياه الدنيا وعذاب العذاب ذي في الاخره اكبر لو هم حقون يفهمون لا يعقلون يعني كانه ما عبد شيء بشيء الانسان ذي يقبل على المعاصي كانه مثل من هي ما عادل هو اشد لو اذا الانسان يفهم ويفقل لو كانوا يعلمون يعني كانه ذي ما يعلم كانه كانه ما بيعلم يعني الذي ما يعمل بهذا الشيء كانه ما عنده معرفه ولا يدري شيء كان ما عادل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعل لهم يتذكروا الله الأمثال ينوع لنا الأمثلة وخبر لنا كذا وكيف ياتي في جهنة وكيف ياتي الناس في الدنيا وكيف حقارة الدنيا وكيف نعيم الجنة وكيف يحيم يعني النار وإذا ينوع لنا قال له ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وأنثلة أيضا لعل لهم يتذكرون لعل لهم يتذكرون ويرجعوا هاي إلى سوادهم قرآنا عربيا قال ضربنا للناس في هذا القرآن قرآنا عربيا قالوا القرآن حال هل كوني قرآنا عربيا غير ذي عوج ما فيه اي تناقض ما فيه اي خلل في المعنى قالوا ما داعي الغير معوج قال غير ذي عوج يعني ولا في اي عوج يجي لي عمه لأنه أبلغ يقول غير الغير معوج <تصفيق> إيه قال غير ذي عوج يعني ما فيه أي عوج هذا وحده والثاني ان العوج الكلمة عوج في أصلاً لل للخلل في المعاني واذا هو خلل في المحسوسات بيقولوا عوج إذا بشي ما هو مستوي بيقولوا فيه عوج, عوج. عوج. مثل يعني عصا وفيه فيها عوج مثلا لكن المعاني عوج في نبه المعاني دقيقة ولا يحدث فيها أي تناقض لأن يعني هذا خاص بالعوج بل بلاش بالمعاني بل ولو قال مع ما منظهر يعني ما منبين لنا أن نصف المعاني إذا المعاني سليمة ولا فيها أي تناقض قرانا عربيا غير ذي عوج ما قلنا حال. حال من القرآن الأولى يقول حال مؤكدة من القرآن الأولى لقد ضربنا للناس في هذا القرآن حال كوني قرانا عربيا الحين يقول يعني جاء رجل زيد رجلا ججاعا قال, ججاع قال. وقال ضرب الله مثلا شيطان ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء يتشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون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 عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه وأحل عليه عذاب مكيم هنا بعد ما قال الله قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أيضا قال ضرب لهم مثل يدلهم على بطلان وعدعهم عندما يعبدون مع الله آله أخرى وهي أيضا الحجار نفس التعدد تعدد الآله خلي إن الحجار ما بتنفع ولا بتضر ولا بتسوي هذا قد ليش أكثر من مرة لكن نفس التعدد قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء قال افرضون به رجل يعني عبد فيه شركاء يعني ملاك متشاركين فيه عبد مملوك يملك يباجوا خمسة أشخاص أو عشر أشخاص وأشخاص متشاكسون متشاكسون يعني بيجهم يعني فيهم يعني متنازعين ومتخاصمين وبهم شكاسة خلق يعني ما فيهم شراسه شراسة في أخلاقهم في هذا قال في الشركاء متشاكسون كبه جواب على الرجل هذا العبد ذا أمره يسوي كذا والثاني قال لا تبر كذا والثالث قال لا تبر كذا ما هو داري منكم يطيع وارجع إذا اشتياط أحد قال ليش تسبر لما هو سوي لك لكذا وأنا ما تسويه ورجع لا أحد يرضى عليه ولا أحد يحن فيها قال إذا احتاج حاجة قال كل واحد بيقول على الثاني وكما يشتوي أمره كلني أمره ما يصير يسوي شيء لحد كلني أمره مثلا وكلني اشتلت فيه وكلني ذمه ليش من فلان تسوي له ولما أنا ما بتهتم به يعني قال باجه في ماجهته ما جهته يطيعهم فاع حلق ها قال و انا قال هذا ها وري له انت تشتغل انسان يعبد اله كثير ولا واحد وانا احسب قال ونفضل افضل قال الرجل فيه شركاء يعني ملاك مالكين متشاتسون ولا رجل ورجلا سلاما لرجل ولا رجل خالص لرجل واحد يعني ولا عبد مملوك عبد لسيد واحد هذه مملوك لسيد واحد بايد اذا قال لي صبر شيء سبره ولا فهم لحد اذا احتاج بايد ما وقال خلي فلان ينفعك ولا في المبلغه فيش تنة ذيه قا... خالف لسيد واحد هذا بيجي عبادة السهلة وبيستطيع لكن ما الاخر قال لا فيه شركاء متشاكسون ما انتو دارين بيضحك قال والله يعني الله واضح ما هذا قال هاك ذلك الله يعني يبقى الإنسان ونفضه يعبد آله أكثر يطيعهم جمعه ولا يطيع واحد ومن هذي بوراء الله هذي بيرزقه وهذي بيسوي كل شيء وهذي بيسوي لك كل شيء وبايخاف من إذا المفرد إذا إيش الطاعة ما بستقيم إلا الواحد قال لذلك طاعة تامة طاعة تامة ما بزملل الواحد فقال ضرب الله رج مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا يعني ضرب مثل رجل كذا ورجل سلما سلم يعني كأراد معناه سالم لكن العصى السلم يعني مصبر من يعني في صاحب سلام يعني كأنك خالف يعني خلص جاء جهة معنى السعلم لرجل هل يستويان يستوي مثلا ضربهم مثل ها الحمد لله كأنهم بقى يقولوا لا ما هم سوا قالها الحمد لله اذا درية ما, ما هم سوا كذلك الأيش الأعليا ما هم سواهم يبدو أعليا متعدده ولا يبدو واحد ما جادم يبدوا آله متعديه عبادة حقيقية وثمة ما جادم لا يبدوا إلا واحد قالوا وكان قال الحمد لله يعني يقول يعني يكون يقول الحمد لله لأنه يظهر فيظهر الحق الحمد لله يعني لها ظهر الأمر بل أكثرهم لا يعلمون إذا حين ما حين إيش ما هو يميزه بالنسبة للعبادة ويجعلوا آله متعديه كان ما عم والله ليش ما ينتبهوا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون قال كلكم باتنته عند أنت باتنته هم بات انتهوا لكن برجع ايش يعني الحياه هذه فانيه ما هي بات تقعد كثير لكن في الاخير قال ارجعوا كلكم باترجعوا إلى الى ربكم وكل باجي من مرابه الله ايش اثابه ومن عصاه باجابه ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون قال ورجعت تختصمون عند عند ربي يقول قد دعيتهم وكذبوا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 يعني فترة ما با يمكن في هذه الدنيا ورجع با الحياة الدائمة بكل البيحاء هذا فمن انكم يا مال إن قيامه عند ربكم تحتزم رجعت شاجر عند ربي النبي برجع يقول لهم دعوا ثماركم با يقولوا الله بلا كذا ورجع وبلش بيرجع يقول اجي يقولوا ابلعك علينا فلان ولا مثلا با يقول دعيتكم ما رضيته قالوا ان فلان كبار ذولا دي ما خلونا ورجع يقول كبار ما احنا ذي ما اجبرناكم انتوا ذي اخترتوا باختياركم مثل ما في فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه يعني قال فمن اظلم هنا استفهام معناه هل ما عبا حاجة اظلم منه اذي يكذب, يكذب على الله مثلا يقول ان ايه يجعل مع الله عليها اخرى ولا ينسب اله شيء ما هو منه اي شيء اي كذب على الله قال ذاك الحاكم وان الحاكم الوجي قال بيدخل في هذا الايه اي واحد يكذب على الله منهم المشبه والمجبر المشبه حين يجعلوا يجعله يشبه الله باشي المخلوقات يكذب على الله يقول ان كذا وما هو كذا يجعله مثلا ما بجسمه واضح وذي يشبهه بشيء من المخلوقات و يكذبوا على الله وذي يقولون إن الله وذي يخلق افعال العباد إن الله عز كلها مخلوقة من الله ان الإنسان يعني ما هي من الإنسان لأنها من الله مخلوقة في معجزة قال مجبر على الأفعال ده عز يقول كل شيء كذاو كل شيء وش ما سوى الإنسان وقدر ما هو. يعني من الله فذارا على الله إن الله أجبرهم وما أجبرهم هو خيّرهم معاصي الى الله والله منزه عنها فقال ما اظلم منهم فمن اظلم ممن كذب على الله سواء كذب في يعني سواء كان يعني مشرك صريح ولا لو قد دخل في الاسلام وكذب على الله ما بعدم منه وكذب بالصدق إذ جاء كذب وكذب بالصدق ما رضيه يعني بما ما رضي يعني يؤمن ويتبع الشرع الذي جاء به ايش يعني حين ما جاء اليه حين اتى اليه اليس في جهنم مثول للكافرين قال ما معهم ايش قال وش ما به ما به اظلم ما ما به في جهنم مكان يعني, يعني, يعني يأوي إليه ولا يزال مكان ثواء يعني ادامه ما بي جهنم مكان للكافرين مثل هؤلاء يقوم الكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لكن الذي يجيب الصدق كان هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله يجيب الصدق ويصدق به يعني يجيب الكلام الصدق ويصدق به يعني يعمل به ويعتقد به الرسول صلى الله عليه وعلى اله الناس جاء بالصدق جاء بالكلام الصدق وصالق وصدق به وامن به وصدقه وكذلك كل الائمه من بعده الأئمة من بعده بين قولوا لنا الصدق ويصدقوا به ويعملوا به يصدقوا به في اقواله عالم هذا لا دار جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتجون فلذا قال امير المؤمنين قال انه قال انا الصديق الاكبر يعني قالوا في خلال الآية قال قال انا الصديق الاكبر انا عبد الله واخو رسول الله وانا الصديق الاكبر الصديق الاكبر كان لا يقولها بعدي الا كاذب قد وقب صليت قبل الناس سبع سنين الصديق الاكبر أكبر من صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى قال بعد النبي صلى على النبي قال سبع اثنين ما قدر احد يقل ما قدر احد يسلم من الناس نشكي كلمة والله كلمه في الواقع انه لقب الامير المؤمنين ولو تلاحظوا اكثر ال القابه ذي على الصحابه اكثرها بياخذوها من صفات الامير المؤمنين حين يقول له يعني يلقب الرسول بان الفاروق يلقبها أمير الممنون ولقبها بأنها الصديق ويرجع ب... يقولوا هذا الصديق وهذا على الناس يعني إيه؟ في أصل... يعني حتى في أحادث أسمو طيام للغاة النبي وصدق بها على الناس هو صدق محمد <تصفيق> <تصفيق> لا سألها انه يجيب الكلام الصدق وايضا يمتثله قالوا عمل يصدقه, يصدقه. <تصفيق> النبي يعني اي واحد كذا قال ما نحسن قال قال والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون قال هذي المتقين لهم ما يشاؤون عند ربهم هذا قال بي مصيرهم لهم ما يشاؤون عند ربهم بقى ما يشاؤون في الجنة يعني عمم اي شيء يريده فيحصلوا عليه في الجنة. اللي ما شاءوا. عند ربهم جود مقربين. عند ربهم ما عب شيء صعب عليهم. يعني عليهم. ذلك جزاء المحسنين. يعني هذا الجزاء الذي يعطيها الله لأي إنسان. يعني النبي فدنا هذا مقابل بسبب عمله فذلك جزاء المحسنين. ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرام بأحسن الذي كانوا يعملون. حتى يكفر الله عنهم السيئات. السيئات دي قد عملها بيقولوا إنما السيئات يعني الصغائر إذا قد سوا صغير ما بلا صغير فالله بكفر عنها وطبعا ما إحنا دارمش الصغار ما هي معيّنة يعني يعني معاصي فغير ما يعني إذا اتقى واحد المعاصي الكبيرة وفعل الواجبات فالله بيكفرها عنه قال يكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا وبعضهم بيقول يكفرها عنهم يعني إذا تابوا بالنسبة لها له ما عملوا يعني انهم إن متبرعين زيادة حتى اسواء ما عملوا من الأشياء الصغيرة كفر الله عنها هذا احتمال وتفسير آخر كفر الله عنهم اسواء ما عملوا يعني وبعضهم بيجعل حتى بعضهم بيقول اسواء ما فيه معنى المبالاة منذ انه يأتي أحيانا بمعنى الوصف <تصفيق> إيه. ايه قالوا كذا هابوا بعضهم بجسر اسواء ما عملوا يعني با إذا تابوا ربما عدها أقرب. يعني ان اذا تاب الإنسان اي ما فيها وتاب فالله بيكفرها ما ويعده بدلها كل الناس ما ماذا ماذا ها؟ ماذا ماذا ماذا كل الناس ماذا ماذا ماذا عنهم يعني ما ماذا ماذا بيكفرها ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا وتكلم بالصدق وصدقه في أفعاله وجاب الصدق وتكت... فالله الله بيت. كذي توبة هذا لكن في كفر الله عنه ويمسح يعني انه يكفرها يعني مع يظهرها مع يفضحها ولو يعني لا يقول أحد كتاب ودخل الجنة عادي عب... كفره كان يغتى عمد الله ما جاهي أثر التكفير والتكبّح. قالوا كفر الله عنه أسوال الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون. اليس الله بكافن عبده قالوا قالوا كانوا بيقولوا ها انتبه لا تتكلم في الهاتنا باجي اجيبك آله بسوء الهاتنا بس جنون باخبل لك قالوا الاله خلاص انا باصب لك باجننك باجي فيك مرض من الآلهة فقال اليس الله بكافن عبده يعني الله ما هو كافي لي يعني ليه باجي استطيع يحميني اليس الله بكافن عبده وقالوا كان في هذا حتى سخريه منهم حين يقولون الأسنان بعض الضر قالوا ربي ما جاهده يعني عليك الله بكافٍ عبده وفالوالأذرة ما جاهدهم أصلا يسبروه الحجار عليك الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه يعني يخوفون بأشياء ما أي ومن يضلل الله فما له من هاد أذيق الظل حتى سلب حتى يعني خرج من الهداية أو حتى يعني وجعل يعني وصل في استمر في طريق الحرمان حتى أظلها الله يعني حتى حرمها الله من التوفيق أو يعني يعني لم إيش وفدت أو حتى لم يحصل له أسباب الهداية ما بعد ما بعد مع ذالك الأسباب الهداية فقال ماذا قالش في ما له منها ما حد يمكن يهديه إذا إيه الله يهدي إن الإنسان إذا حاله يهدي بهديه الله إذا كنت تحاول المحاولة لو بلا بيحاول الله بعهده يعني ويعينه ويسهل إذا فقد معونه الله خلاص ما عاد حد يمكن ما عاد هذا حد لا حتى لأن الله قدي كل الفرص لانه أي يعني حتى وكل كل المحاولات لانه ل يسبر ويهتدي يعني كل ضرب ااا ضرب نوع نوع الفالمثلة غير الفالمثلة دلالة المقنعة فإذا ما عندنا فع فيه وظل، فخلاص ما ما عاد حد هذه يظل يظل حتى حتى ما عاد نفع في شيء يعني غيره من غير الله إذا بيت أبو أشياء غير الله قال عندكم بشيء غير الله يعني مثلا عندكم راسن عم باتنفع ولا ضر الخوف بالذين من دونه يعني بأشياء غير الله فما قال ومن يهدي الله لا ويخوفنك بالله من دونه ومن يرضي الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من ضل اذا هداه الله انسان وايش ويعني بداته بسار في طريق الهدايه وانا ظله باهتدي يهدي ويزيد هداه وما عاد احد يضل يضل نعم كنة <تصفيق> قال، أليس الله بعزيز من قالوا قال بعدها، أليس الله بعزيز من يعني حين بيقولوا، يعني قوي وقادر ولا يغالب ويمتق بي... من من عفاه ولا من أي واحد يضرني وأنا أنا... أنا ممتس الأوامر ومطيع له <تصفيق> قالوا في هذا أيضا دلالة على يعني ذي بيقولون أن الضلال وأنه عضا الله يعني حق... يعني الله ذي أجبره <تصفيق> قال كيف جاي يقول ودوره يعني ان الله بيرجع ينتقم منهم عزيز ما يمكن احد يغلبه ينتقم منهم بعاد قال كيف يقولنا باين ينتقم منهم هو اللي يفعل الانتقام ما هو الله النبي يفعل ما هو ان الله يجبرهم على الفعل ويرجع ينتقم منهم في هذا قول ان الله الانتقام فيها يرد على المجبر يعني قلنا رغم بعضهم بيتخذ هذا يعني يجعلها وسيله لل ايش للاغلا الناس يقول مثلا ان الله اللي بيجبر الناس على على افعالهم يقول ان الله قال وميظل لله ان الله اللي بيظل الله اللي بيملك ما هو ما هو في يدك يعني ما انت مختار في هذا الامر والله اللي بيهديك يهتدي فالله الله هداه واللي يظل فالله اللي يظل ما الانسان ما سواه كان بيقول كانه وش بيقول الله ليس الله بعزيز من الله باين تكم باين تكم اللي يظل كيف لان تكمنا هوذي اظل ولא إن سالتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قال أيضا قال قال ولئن قال جس أقسم قال الذي هذا اللام المطهر جسم أقسم إن سالتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله نبأكوا الله لأنهم داعرين وعارفين كلهم إن الله هو الخالق السماوات والأرض قل أفرايتم ما تعبدون من دون الله قال ها ذولا عندهم خبروا الأفرأيتم قالوا معنا أخبروني أخبروني اللي هؤلاء بتعبدون من دون الله أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله يضر هل هنك أجبات لا أراد الله يضرني بشي أراد يستروني ويردوني أو لا لا هل هنك أجبات وذر فأقول لا ما جاءتم ما إذا كد أراد الله لأنه لن يتحقق بالقل و... فإذا كد أراد الله يضرني أراد يسوى لي ذرني الأصنام وكذلك بالعكس إذا أرادنا الله برحمة أراد ينعم عليها بشي فأراد يذروني ولا يمنعوا مني الرحمة إذا أراد الله لي لم علي بأي نعمة، وإن أراد أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمة؟ هل هم ممسك الرحمة؟ يعني منعواها مني؟ لا، أنتم دارين مع جاد مسبروه، يقول كلها، أنتم دارين ربي هذا هو متحكمه، وذا ما يدها سوي، فقالوا لا تبرخل عليها، قال قدي ربي، ما يشفيني، ما قدي ويكفي ربي، ويخبرولي إذا حين إذا أراد الله لي أبر، أبا يفعلني ذولا، ما جاد مسبروه، ما يقولوا لا. وإذا أراد الله أنهم ينعم عليهم باي من هو مني النعمة ما جاهد ما قد أراد الله شيء إذا ليش ما ينتبهوا يدرون أنهم يوجه العبادة لهم يعني له فقط لله فقط هذا هو المتحكم وهذا هو بيسوي كل شيء ولا أحد يجهده أي يعني قاومه قل قل حسبي الله قل حسبي الله يعني تبتكل على الله واعتمد على الله يكفين ما علي من أحد يعني هو الكافير من أي من أي شيء وعن كل شيء ما يحتاج أحد غيره حسب الله عليه يتوكل المتوكلون المتوكلا قال بيعتمد ما بيتوكلوا الله علىه وقلنا عليه علي حين يقدمها يعني المفروض ان الذين متوكلين بذلكم ايمان ما يتوكلوا إلا الله يكون السقفين يعني اعتمدوا ما على الله قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل قال هذا الأخير غلط انتم عم اتمكنكم على حالتكم اعملوا سوي ما بدكم وانا عامل ورجع بان رافل على هذه هذه قد... عذي... على طريقته ورجع بان راجا ليش فس فسفوا... فس وفس ما يأتيه عذاب مغزى أن برجع ترى من هذه برجع يل عذاب برجع يخزيه ويذله وهنا ويجي عليه عذاب دائم مقيم قال لا قال قل لهم كذا يعني سواه ما بدم فلا خير إلى هنا ولاكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله سورة الزمر صفحة 463 أعلى الصفحة آية 38 إنا أنزلنا عليه الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا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 قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 قال الله إننا أنزلنا إن نحن الذي أنزلنا الكتاب أنزلنا عليك الكتاب للناس لأجل الناس بالحق نعم متبس بالحق يعني كل ما فيه حق إحنا نقول والله بالحق مع... نعم متبس بالحق يعني كل ما فيه حق لا للناس؟ لا لكن شال ما بفهمه بس بي ب من مكان آخر ما حصل يعني كان يقول لهم كذا فمن اهتدى أدي بده يعني من اتبع ال القرآن فمن فمن اتبع القرآن فلي نفسه قال يعني جعل ذي قال انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن فمن عمل الكتاب هذا أو اتبع القرآن فعمل نفسه سمع ذي عمل قال فمن اهتدى لأن قدوا أصل, أصل الهداية اتباع القرآن فعبر يعني من اتباع القرآن قال فمن اهتدى يعني بأيش باتباعه للقرآن فلنفسه فالفائدة بات عدله ومن ضل ورفض الانجياد يعني ما استمع للقرآن ولا استفاد من القرآن ولا عمل بالقرآن فقال في ومن ضل هذا يضل ومن ضل فإنما يضل عليها بيضر نفسه ما يضر لحد يعني هو نئمة إذن القرآن نئمة للناس جميعا هذه بده يستفيد منها باقي يستفيد نفسه وذي ما يتركها با يعني باقي يضر نفسه باقي يفوت المنفعة على نفسه باقي يتعرض للأهل العجاب وما أنت فإنما يظلوا عليها كلهم كذا وما أنت عليهم بوكيل ما كدأ إذا الحين هم موكلنك تلزمهم يدخلوا في الدين ما أنت موكل يعني ما عليك له هذا الأمر تبلغهم تبلغهم نعم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يقبل قال الله وذيب يتوفى الأنفس توفي الأنفس ببنوعين اما يتوفاها يعني وفاه حقيقية وهو الموت يعني يعني تامة وهو الموت وفاة حين, حين أجل الإنسان أو وفاه مؤقتة وهي عند النوم عندما ينام الإنسان بيقولون إن الله بيتوفى يعني إن الله بياخذ النفس منه حين م... حين ينام الإنسان لكن بيجي م... ماتجته بيرجع ترجع بعد حين يستيده فقولي يتوفى يعني كأنه بياخذ النفس إيه بياخذ يعني إن صار منه وما دي بيتوفى يعني يأخذها يستوفى النفس حين موتها هذا وقت الموت واضح يعني عند عند أجل نهاية يعني عند ما أتي أجلها وأقلاه لم تموت في منامها وكذلك يعني كان ذلك يتوفى الأنفس حين موتها وحين منامها والذين لم تموت في منامها والذين لم تموت يتوفى بمنامها هذه دي ما ما قد يعرض بايمكن ولا بيتوفر الأنفس كلها يعني حين ماتها وكذا يعني وقت الموت ووقت النوم كان قال كذا بيتوفى الأنفس وقت الموت موت الإنسان عند ما ينام. عند ما يموت الانسان بيتوفىها النفس ولا بترجع وعند المنام ترجع له حين قال فيمسك الموت حين موتها. يعني قلنا حين يموت وحين ينام حين ينام وقال كانه قال ولا في يتوفى الانفس حين موتها والانفس التي لم تمس في منامها بيتوفاها هذه ماتوا يعني ربما تموت في المنام ويقول في حقيقي بايشبر يعني في هذه اثناء ملك ولا يوجد وقت موثا يعني في الانفس ا وقت الموت في يعني واللي ما قد وقت موتها يعني في نعم كل الذي قضى عليها الموت يعني احنا قلنا بيأخذ النفس عند الموت لكن ذكر كل الذي قضى عليها الموت يعني حان وقت كل قضاء عليها الموت ويرسل الاخرى النفس الاخرى التي في المنام هذيا اخذها في المنامها بس وين ويرسل الاخرى يعني يرجع يقلقها يعني كان بياخذها ياخذ النفس وقت المنام ويرجع ويرجع يرسلها فيرسلها ويستيدر. عندما حينما يفيق الانسان قال ويرسل الاخرى الى اجل المسمى يرسلها يعني يردها الى اجل المسمى يرجع ياخذها من مره اخذ اخذ التام. ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون يعني هذا في ايه لأي انسان يعني يتفكر يستعمل عقله في عرف ان الله بيتوفاهم يدركوا من هذه الاشياء التي تحدث ان الله بيتوفاهم فينتبهوا يعدوا ما ما طلبها الله منهم هذا بالنسبه لتوفي للموت الذي بيحصل بيننا احنا برا المفروض ان احنا ننتبه احنا ننتبه ان احنا واحنا برجع يتوفى انا ورجعي لينا ما عاد بالله حساب عجاب وكذلك حتى في المنام حتى في المنام هذه حاجة يعني متيجدة بيأخذ النفس ورجع تعود حين يقوم الإنسان حين يستهيق ما بلا أمر سهل على الله ما هو صعب ولا قلم يقول فنبي يعني وقت النام يشلها ورجع بسهولة بسرعة حتى أنك ما دعالك حادث حادث النفس إله فقال ان في ذلك الايات لقومي يتفكرون يعني ما هذا الاصنام ولا بهذا شيء غير الله ما بل الله يجو قادر على كل شيء بفعل هذا الاشياء ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون هنا قال ام اتخذوا يعني بل بل اتخذوا بل, بل كيف يتخذوا من دون الله شفعاء يعني كأن في الواقع يعني هم دارين ان الاصنام ما بتنفع تنفع ولا تضر ولو قالوا آلهة ويعبدوها ايش لكن في الواقع كانهم يشتغنها أنها تشفع لهم يعني قد عليهم وقالوا أنها بتقربنا إلى الله وأصل الآلهة على اصلها أصلها أصلها في الواجع هي أصلها يعني أثنام تماثيل للناس صالحين جاب رجال صالحين ورجاع قالوا هبوزهم تماثيل صور لهم وقالوا هؤلاء الذين بعي جد الى الله قالوا كذب في في اعتقادهم هذا هو الاساس كأنه ما ما نعدقون اله او ذا في الواقع ما هي بعيد فلذا قال بل يعني كان قال الا كيف من دون الله شفاعه يعني هذا يستنكر عليهم بهذا الشيء بل بل اتخذوا بل اتخذوا قال قالوا لنا ام هنا معنى بل والعندة الاستفهام والاستفهامنا انكر بل اتخذوا يعني كيف انهم يتخذوا ايش من دون الله شفاعة يعني ان الله الشفاعة ما إلا لله بس ولا يمكن تحصل لاحد إلا إذا أذن الله فإذا لا يجوا الا إذا قد عرفنا ان الله أذن لهم الشفاعة لله ما يمكن تحصل إلا إذا أذن فالأهد والله عندهم أسلام والله تضمنع من يعني نهانا عن متابعتهم كيف عزبا لهم إذن قل ايش قال الحين قالوا اتخذوا قال قل أولو كانوا لا يملكون شيء تجعلهم شفاعات ولا جهدين يسبلوا الحاجة لا يملكون شيء لا يستطيعون يفعلوا أي شيء ولا يعقلون ما بيفخموا ما بيسمعوا ولا بيذنفهم ولا يدروا أنكم بتخاطبوهم كيف يشفعوا لكم كيف يشفع لك عند ربي اولا الشفاعه ما هي الله لله الذي وذيئ ذن الله هذا أول ثانيا لا عندك اللي بتشتيه إنه يشفى عليك ما جهد يسوي حاجة لأنه جماد ما جهد حتى يسوي يعني ذاته ولا حتى بيسمعك ولا لا حتى السمع ما بيدرك وش بيقول كيف أن عدبه يشفى عليك فقال قل لهم أو كان يعني بس تتبع بات تخذهم شفعه ولو ما بيسملكوا حاجة ولا جهتم يسبروا أي حاجة ما جهتم يفعلوا أي شيء ولا يستطيعوا ولا حتى يميزوا كلامكم ولا يفهموا ولا بيعقلوا شيء كيف إنكم يعني نبههم إلى هذا. قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة لله كلها لا ما يمكن إلا للأهل من أذنله ما يمكن أي أحد يشفع الله إذا قدر ربي هذا يشفع. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض هذيله ملك السماوات والأرض قال ما جاد ما عمجه ولا جاد يكبره له ملك السماوات والأرض ثم اليه ترجعون. فالشفع هو وذي برجع ترجع إليه ثم إليه ترجع بعد ترجعوا إليه فيذا عرضوا تقربوا له هو أطلبوا منه هو ترجعوا له طيعه هطيعه وإذا ذكر الله وحده وش قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون كان هبتل كيف هذا اسم إذا ذكر الله الذي هو حق وده المفروض إنه خالق يعني هو ذي عارف إنه خالق السماء والأرض. خ ما ذكر واحدة؟ أش ما أزدو نفروا؟ يعني, يعني وكسروا. ما يذكر الله. وإذا ذكر الإسلام أرتاحوا. كيف ذاهم يشتون هم ما يشتون لا يقربهم لا ربي؟ يعني ما يعني إن الشيطان قدرت يسحبوا عليهم. ما عزم حول ربي ولا. الدوّار نه. يعني كما ذكر الله ما يعني إن فروش مازدو كنجر وكما ذكرنا الأصنام أرساح وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يفرحون تظهر عليهم الفرحة حتى على على وجههم كان قال إش ما قلوبهم يعني قلوبهم بحيث نادى يظهر لكم في صورهم ونفورهم وإذا ذكر الله إذا ذكر الأصنام يعني يستبشرون وفرحوا حتى ظهر على الفرح والسرور على وجههم فقال استبشروا نعم هذا صح يستبشر يعني ظهر بغر ظهرت الفرحة ظهرت الفرحة على بكرة على وجه قل اللهم فاطر السماوات والأرض يعني قال إذن هؤلاء دعوتهم وفعلتهم ما أمكن وكل ما يعني كل المطلوب معهم الزيادة في نبههم إنك باترجع الى الله وتخاطب الله ان الله يحكم بينك وبينهم. فقال قل الله يعني يا الله فاطر السماوات يا فاطر السماوات يا من خلق السماوات والأرض من غير مثال ابتدعها فطرها ابتدعها ما جاب شيء ولا يعني فاطر السماوات يعني مبتدع السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ليعلم كل شيء وتعلم الناس جميعا وتعلم الأسرار وتعلم كل شيء قائب أو حاضر أنت تحكم بين عبادك، فنحن عبادك وحكم بيننا. قل يعني ناد يعني ارجع إلى الله ود إلهنا يحكم بينك وبينهم. وكان يعرفهم هذا حتى ينتبهوا إذا بدمع يرجعوا. أنت تحكم بين عبادك ونحن عبيدك. أنا يعني هنا الرسول هو عبد لله وعميد لله كلهم. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني يا الله حكم بيني وبين قومي. يقول كذا ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثلهم معه قال هذا فرد الآن هم بي يحاربوا يعندوا ولا بيرضوا يعملوا به ولكن لو ترى موقفهم رجع يوم القيامة قال له أن يعني في الواقع هم بيحاربوا كأنه كثير منهم وخصوصا الكبار والزعماء خافن على المصالح المالية الثروات دي معهم والسيادة والزعامة فقال لو رجعت كيف باجهم يوم القيامة لو قال قال لو ان الذين ظلموا اي واحد ظالم قال اذا دخل جهنم اي واحد دخل جهنم قال لو كان ما في الارض جميعا كل ما في الارض له واحد معه مثلا ويستدي من العذاب انه يديه ما من تردده يعني ما تستاهل هذه الدنيا انك تضيع الاخرى لجيه شيء حكير منها في الدنيا كان الحزب ملك ما في الأرض جميعا من أنا ولا منهم. إذن قال ما أستهل أن تاري أنه إنك بس يعني لو لو ترى العذاب إنك يعني لو كانك مالك طبعا ما انت مالك لو كنت تملك السماء يعني الأرض وما فيها إنك من تديها حتى الأرض وما فيها ومثل هذا إنك من تديها وأنت سلم العذاب. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله ومعه لحتدوا به من سوء العذاب أكان في هذا تنبيه لا عاد تدّم واحد الدنيا أشياء هتافع الحكيه وياه الذي ويتعرض ايه نفسه العذاب الله يعرض نفسه العذاب الله لأجل شيء حكيه هذا ما عاد منك من تدي السماء يعني كل ما في الأرض لو لو تملك كل ما في الأرض لا تدي وانك العذاب ورجع تروح تعذب نفسك لجل جل حاجة بسيطة جل قطعة أرض ما هي شيء تدخل نفسك لنا منك جل تستحمل على أرض ما هي لك ولا جل يعني يتحدى على فلان ولا تفعل اي شيء المنكرات وراء بالي ولا هذا بالنسبة لنا وكذلك بالنسبة للمشركين تتركوا الإيمان بالله والإزعان لله لأجل دنيا حقيره يجلد حقير شيء بسيط معكم الإنسان يمكن حين يرأى الظالم إذا راى جهنم مستعد يدفع لو كان يملك السماوات يعني ما في الأرض كلها أنه يدفع قال لو ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لو معهم هذا لفت دوبه من الده منش من سوء العذاب من شدته من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون برجع قال بعدي لهم أشياء ما كانوا يتخيلها الإنسان الآن مهما رأينا من فنون التعذيب ما هي شيء بالنسبة للآخرة فأشد منها وأشد حتى قال أشياء ما يتصورها الإنسان مثل ما قال في الجنة إنه برجاء يتنحم الإنسان نعيم ما كان يتخيل قال فيها ما لا عين الرأس ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هاو هذه جهنم نشتر الكلام فيها ما لم يخطر على قلب بكر من العذاب يعني زي زيادة في شدة برجاء يبدي لهم هذه الأمور ما كان يتخيل إنه بيجي لهم مثل ذاك العذاب ما كان يعني يعتقدوا ولا يقدروه في الدنيا لا ما يعني ما لم يكون يحتسبون ما لم يكن يعتقدون يظنون ما يعني يحسب يقول يعني يظن. ما لم يكون يحتسبون ما لم يكونوا يظنون حتى يعني بعضهم دخل فيها قال ما لم يكونوا يحتسبون حاجة ما يتخيل عذاب ما يتخيل الظاهر المعنى كذا بعضهم بيقول ما لم يكونوا يحتسبون يعني حتى افعال ما كان بيتخيل إنه بيغضبوا عليها بيغضبوا عليها أقوال أشياء بيغضبوا عليها بعضها يعني بيقدروا انهم بيفعلوا خير وجاهم ايه يعاقبوا عليها ما يتخيلون انهم يعاقبوا عليها لكن ما لم ما لم يكن يتوقعونه يجعوا يعذبوا بشيء ما كان يتوقعونه و... نعم وبدى لهم سيئات ما كسبوا برجع يبدين الإنسان سي... يعني سيئ عماله كلها برجع تظهر ما يقولون لكم تظهر لهم ما في شاشة ولا في كتاب الدعوة ولا قالهم برجع علمها كلها وحاق بهم ما كانوا يست... به رجع قال وحاجة يعني أحاط أحاط بحال معي يمكن إيه يفرروا منها حاجة حاجة يعني أحاط بهم ما كانوا بيسهزون وإيش كانوا كان به جهنم ما كان بيسهزوه ليوم الاخر بيقوله الصاعقة إذا إذا هو, هو بيجي يسك في عجل لنا على الحين إذا هو بيجي عذاب صد وإيش هيزوه يسخروا كان هذي ها... كان بيسخروا برجاء حيط بهم واللي يقعوا فيه لم ليش؟ مع يمكن يخرجوا منا وحاجه بهم ما كانوا بيستاهلون فإذا مس الانسان في قال في الدنيا فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا حولناه نعمه منا قال انما اتيته على علم فقال الانسان ما أكفره كيف ان السماء اصابها الضر ما مرض ولا ورطه تورط فيه جاءه بيدعيه ربي ما عبلا حتى ربي فقط لا عزيم ده لا عادي إذا هي شديدة معي يقول لا فلان ولا فلان معي يرجع الله إلى ربي وكما قال قال ثم إذا حولناه نعمه خوّناه يعني اعطيناه والتخويل هو إعطاء غير مقابل تفضلاته ثم إذا حولناه نعمة يعني اعطيناه نعمة إما رفعنا عنها ليه البلوى وهي نعمة كبيرة أو اعطيناه الحاجة إذا كان بسأل حاجة قال فإذا خو... ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما وتهتفى على علم ورجع بعد ما نحطيها النعمة ولا نفرج على قربته يقولها ما بالله أني... يعني, أن... يعني إني بصير بالأمور خارج نفسي يعني أنا ذكي ولاج مع... يعني خبير من خارج نفسي واذا؟ هذا مشكلة مشكلة هذه بتجيل واحد في حالات كثيرة قلت يجي لا يعني احتال الإنسان مؤمن يجي يجي في ورطة يجي يمسكوه ناس وعد بشيء ينجيه منهم ويرجع يرجع على ربي ويدعى وذا وفى الأسمه ورجع على ما خرج ورجع ورجع بيجابر قال لما ما جاءنا ما قلت لهم كذا نقول كذا يعني يعني تصرفاتي تصرف يعني أنها ذكي ونبخلهم كذا لما لما يجع فلتها يعني في انساء في انساء ايه ان ربي ذي خارجها مثل الذناء والله جي واحد مثلا جوفي حاجة اشتريت زلط والله حاجة الدنيا وطلب ان الله ينعم عليه وانعم عليه وقال انه بصير انه سوا كذا وزبر كذا وخطط وما و... ما ابي الذكر الدعاء هذا مشكلة حين تطلب أنت من الله النعمه ورجع بعد ما انام عليك رجع من الله انا ادري يعني فينتبه الإنسان ويدري من الله والله اه والله يهيئ لك الامور وييسر لك الامور فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولنا نعمه منا قال انما اوتيته على علم مثل ما قال قارون قالوا قال يعني حين قالوا يعطيه ويخ... من ما معه و... ولا ينسى نصيبه ومدر اشكال الآية وابتغي فيما في أعتاك الله الدار الاخره قالوا هذا المال الدار الآخرة قال إنما أتيت... قالوا إنما أوتيته قالوا فيما أعتاك الله ابتقي الدار الآخرة قال إنما أوتيته على علم ما الله من البصر الله يعني مني و... و... وذكاء وتدبير للأمور جالي ما هو كذا عندك ربي جنبك كذا الله إليه. نعم وكذلك عسين كما أحسن الله إليك ورجع يقولها ما جاري كذا عندكم لا رجان به ربي أنه بح يعني بخبرة مني وتدبير وأمور ما هي لعباه فهنا ورجع عاقب الله في الدنيا في العاجل وخذب الله به أموال ها إذن اشتيذ نحنا كن ننتبه إن الإنسان كن يرجع عموره إلى الله ويدري أن يشكر الله كما خرج من البلوى والله كما قضيت حاجته لكن يدور له المجابر ويظهر فيها أن نهيج ولا إنه بصير ولا ن يعني يروح يمدح عند الناس يدري يعني يظهر أن الله هو ذي خارج من هذا الأمر من هذا المشكلة والله وذي أعماله هو بصير يعني من من الله ولا بصير أهل أن ما يعني حتى لو بصير ما بينفع في الواقع شيء من الله قلنا لك ما أبي يقول أنا بصير وهذا ببله بيرجع على ربي فما كده في ما ما بلاش على الله كم سبب الله ربي كانني لا ما ترجع الماء ما بلا ربي ما بلا ربي في الواقع ده ده عنده. ما بلا قال قد من قبلهم فما أغنى عنهم كانوا يكسبون قال قد قالوا ذي قبلهم إيش إنهم ما ما يعني ما حصلوا عليه ان خبره منهم وحسن تصرف ما هو من ربي يعني كانوا بيقولوا ما هو من ربي قال قد قالوا ورجع ما نفعهم ولا نفعهم أموالهم فعجر الله بعقوبة مثل ما حصل لاش نقارون وربما عبه غيره فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا قال الذين من قبلهم فما غنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا يعني اجل الله لهم نعم قال فاذا مس الانسان بر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بلنا قد قالها الذين من قبل فما غنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا. كسبوا يعني سوء يعني عاقبة أفعالهم ايش كانت عاقبتهم سيئة أصابتهم ايش سيئات ما كسبوا يعني العواقب السيئة ليش لأعمالهم وما هم بمعجزين وما جاءتهم ايش وما هم بمعجزين يعني ما هم بمعين ربي ما جاءتهم ايه امنعوه ولا يهربوا من, ع... من إذا أراد بهم اجل انتقام وما هم بفائتين بكر معجزين على فائتين يعني ما يمكن يهربوا من يعني من ايش من القضاء او لم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حين يقولوا ما بالله بخبرتنا وحنا هذه ويرجع الفضل انفسهم ما عنده ان الله الرزق الذي يسع رزق الذي بده ويضيق على ذي بده هذا أحكمت الله كم من واحد بعضهم ما فيه داري ما فيه ذكي ولا وجاو أمارة ما سعد وكم من واحد ذكي جد ذكائه ذكاء ورايملكه ما يصير يسبري شيء يفشل في كل مشاريع فينها حاجة من الله يعني تيسير الأرزاق ولا تضييق الأرزاق هذه حاجة من الله أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط يعني يزيد ويقدر يعني ويضيد حتى يمام لا, لا قدر حاجه ضرورية إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون هذا المفروض آية لأي إنسان عادل يعني ويصدق يعني يؤمن إن, إن, إن الله هو المتحكم في الأمور حين يرى كم من واحد بيتعب ويجد وذا ورجع ولا يجي ليش؟ بعضهم قد يجمع أموال طائلة بيقولوا ذا السر الأموال ما ينفع. صار يخسر, يخسر ينتهي وبعضهم جيو ما مع شيء مسكين وجا هو بيبي يشتري وجا له ما كم ولا هم من حزق ولا هي وزاد وزاد. إلى نسبة أدريته يعني كم من واحد يعني كم من فقير بيغنى يبلغ على ذا يعني أدريته في الغنى. وكم من غني بينزل ما همسألة الذكاء وما ذكاء.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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا غضبته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قالوا كان بعضهم شكى إلى رسول الله قد كثروا يعني قد أذنب ذنوب كثيرة قد أذنب يسبر أبى أن الله يتوب عليا ويقبلني؟ فقال قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أذيك زادوا أسرف يعني زاد زاد في المعاصي وكما ما, ما كانت المعاصي يعني لو كانت أشد المعاصي وأشد المعاصي لا تغنتوا وكم ما كانت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنتوا من رحمة الله. فيمكننا الله يرحم له ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا قال بيغفر الذنوب ما كلها كما كانت وكيف ما كانت هذه ايه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فرح بها قال ماله بالدنيا, ما بالدنيا كلها مقابل هذه الايه فرح بهذه الآية قال له بالدنيا كلها مقابل هذا الايه رحمة ما بعدها رحمة ما لو قد اذنب الانسان كم ما أذنب يرجع إلى الله ويخلص فالله قال لك بايقبل التوبة طبعا إن الله يغفر الذنوب جميعا هنا قلنا لكم يغفر الذنوب جميعا طبعا إذا بالتوبة هنا في الواقع ما قال ما شرط التوبة لكن في أماكن كثيرة تذكرها إنه ضروري التوبة اماكن كثيره ذكر ان قال إذي قال والله قال اخضر هذه قال, قال, قال كتب ان قال قال كل شيء فساكتبها الذي إه لا اهلا مثلا ايه قال ليست التوبة لاحظ ليش قلتوا التوبة, التوبه للذين اعملوا السيئات حتى اذا حضر احدهم موت أني قال اني تبت الان ما عاد ينفع هذا ما عاد ينفع يعني ما الله ضروري عاد مخير على الله ثم من قريب يعني اذا ما ما إذا حين قال لي سيتوب يعني ما هو نافع له كتاب ما ما عاد يتوب هذا هذا يعني قبل الأولى إذا هناك قال وجاء نبه بعدها بعد ما قال ما بيشتيع ذي في قلبه ذي في قلبه مرض ولا الإنسان الضعيف اللي تقول له لأي حاجة في القرآن ويلبس فيها ما يقول أفرزناه بجميع حالات فيقول ما أفرزناه بجميعه وش ما سوى ولا قال يتوب ولا عيد يعني يذكر كل ما قدرت في كتاب الله في أماكن كثيرة اللي اشترط فيها يعني الأشياء التوبه يعني, التوبة. يعني التوبة. ما بتملوا يعني الان ثاني بابا بقول ان احباب الوهبي اغفلت دول نعم فلذا قال وانيبوا الى ربكم واسلموا م. قال انيب يعني ارجعوا ارجعوا الى ربكم واسلموا سلموا اموركم اليه سلموا اموركم وانقادوا له يعني وجماعه امركم افحل ما نهاكم عنه اتركوا سلم نفسك لله وأنيبوا إلى ربكم واسلموا لهم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون انتبه ما أدمت الآن في يعني مخيب ما دامت الآن ما دامت الفرصة مفتوها أمامك فإيه قال ارجع إلى ربك وسلم أمرك اليه قبل يجي العذاب ورجع ما عدا حد ينفعك ثم لا تنصرون يعني ما عدا حد ينصرك ما عدا حد يحميك ما عدا حد يرد عذاب الله عنك. ما عنده يمكن أن يرتفع الأذب لو يجيوش بمعين لو يجمع على السماوات الأرض أن يرغبون وما ستعفوا عنه فإن قال قبل أن تأتي هذه اللحظة يعني إن الإنسان لا يتغفل لا يتغفل في سابع يعني يعني يرجع إلى الله وينيد إلى الله لا قبل ي... يحصل هذا الأجل دابل... يعني سابق لأنه برجع يجي لحظة إذا استمر الإنسان على المعصية برجع يجي لحظة ما أكثر قلنا لهم ابليس بيضحك على واحد بيضحك علينا على المسلمين احنا قلنا التوبه ده نعمه ومن الله نعمه كبيره ان اذا تاب واحد من الله بيغفر ذنبه وذنوبه ما كانت لكن يعني بعض الناس بيتخذ هذه الذريعه للفساد بيقول ما دام قد يكذبها بسبر كذا ورجع يتوب اذ يبري كذا مع ابن جاء كثير يعني اكثرهم بيموت بي قرعه غير توبت عادي كثير جايته قال ذاك قال... قال... راجع من خريج السنه الواحد من بني اسرائيل كانوا متعلم فديه ورجع قال وقال قال بايع سيجاني راجع جايته واه بايع ولك لو حتى ما وصل ورجع قاله جمع لها والخمر والله الخمر ايش وتلذذ ورجع فيه احسن ما الله ما خل ماتشن الله يجي يقول لهم ذريكم عم عبد الله وهذا ويرجع يقولها ما بلا با إيش با يعني في ممارسة المعصية ويرجع بيتوب ويرجع قالوا يا قبض الله روح قالوا قبض الله روح في أو قبض الملك في يعني في الوقت الذي جه يشرب قمر ولا بيفكر واحد ها هو عبد الفرق اللي بيتوب ويرجع يجي الحساب ويتخلى في جهنم ونعوذ بالله <تصفيق> هذا الحين كذلك بالنسبة لنا ولو ما جاء الواحد المشكلة احنا لو ما جاء الواحد يعني مالك الموت بسرعه المشكلة النام من قال كذا برجع يزيد ويتمادى ويتأخر ويتأخر, ويتأخر. <تصفيق> يعني يترون الفوسنا الحين كلنا بنقول ما يعني بيجيب التقصير بيجيب اهمال بيجوب يعني حبوق بنقصر فيها عندنا عبايه يحبر عبا, عبا يمكن عبا يمكن برجع يتوب واحد ورجع ها كم قل لك بتقول انك برجع تبر فلح نفسك وباتتو باتفعل وباتفعل قل لك مدري كم مثل ما قلت يعني يعني إذا مبى موت باتموت وأنت على هذا الحالة قلت مضى وقت طويل وأنت بتقول ايش تمني نفسك بالتوبة وتحدث نفسك انك باتوب ولا قلت سوا شيء وبايمضي وقت كذا فريما يفضل الله روحك وأنت على هذه الحالة وما عنده نفع ما ابن ابن جاء التحسرات والذي قال الله بعدها قال انيبوا إلى ربكم وأسلموا لهم من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون ما أحد يدفع عنكم ولا أحد يمنع عنكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب وبغته. بغته بغته إذا قد الموت خلص فكذا العذاب ربما بيقولوا بعض ما الموت إذا اتاك الموت خلص فكذا العذاب ماذا الحين ولعن نافعي بغته وانتم لا تشعرون ما تنتبهوا ولا تحس ان تقول نفس يا حسرتها كان من قبل قالوا وتبو احسره ما انزل اليكم من قبلي من ربكم من قبل اياساكم العذاب من قبل ان تقول نفس يا بدر يعني قبل أن ان تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله ارجع داعب الحسره والندامه وحسره لا عجب منها ورجع قال حينما يوم القيامة بلادي ورجع يعلمه واحد إذا قد أخطاه والله وجاهه الجهنم ورجع يعلمه قال إيش زد مكانه في الجنة مكان ما حسن منه يعني ونعيم يقولوا هذا جاهه مكانه في لو ورجع زيد الحسرات حسر ويدري وش باجي له في جهنم ونعوذ بالله ويقولوا لإنه قباة تقعد كذيها تتعذب دائم ولا عد معك ولا عد يمكن يخفف عنك ولا يقول يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله يا حسرة. يعني الحسره دالحين الحين يوقشك ودالحين وقشك كان بيقول عاده في العرب بيقولوا كذا يا كما حصلت المصيبه بيقولوا يا حسرتاه يعني قال يقول واحد كذا ما يا حسرتاه على ما فرطت التفريط التهاول تكفر في جنب الله يعني في الله. ما فرطت في الله. بل بيقولوا كان اذا إلى المكان إلى المكان قال البيت الكرم هو في غرفة في يعني من فيل بيقولوا كذا الكرم في لذا كان السماحه والمروه والندى في قبه ضربت على ابن الحشري السماحه والمرؤة والندى في قبه ضربت عليه إذن هو مبالغ في كرمه وسماحته إذا قد يضيف المكان ذيه فيه فهنا قال في جنب الله يعني الجنب في الأصل هو الجهات في الجانب في يعني عند الله فكأنه قال على ما فرّت في الله في كأنه قال ما فرّت في الله وكيف فرّت في الله في طاعته ما بلن نتفسره جنب الله في طاعته وما هو تفسير لفظي ما هو تفسير لفظي بس بيقول على ما فرط في جنب الله يعني على ما فرط في طاعته والله ما فرط في جنب الله يعني في فياك الله ولا في الله الحين في الله. الله يعني في الله على ما فرط في الله. ورجع تقدر. فش يعني فرط في الله يعني في طاعته فقال ان تقول لنفسك يا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين يعني وإن كنت قالوا إين هنا المخففة المستقيرة يعني وأنا كنت فردت جاونا حين فردت من المستهزين بنا فرد وعاد من استهزئ واسخى الذي بيقولوا يعني بعضهم يتحاون في الواجبات ويقول يا أخا ما بالله يعني بالله يضحكوا علينا ولا ولا يتحاون في المحرمات وعاد يستهزئ بذيئاش ينهى عنا يفرد ويستهزئ في نفس الوقت قانا حال تخيل لي يسبر لك معنى الحالية بدون كنت وبدون النواسق لا لا لا يشتذاب يظهر لك معنى الحالية يعني تخيل قال, قال على ما فردت في جنب الله وأنا من الساخن يظهر الحالية وهذه كلها مبلاء مثلا مؤكدة كلها نواسق يعني إذا ما فرط في جنب الله حال كوني ساخراً يعني على ما فرط وجاء ونادى دعاه بنستهزئ يعني ما بنرفع فدق النبي الذي على النبي عاجب ولا الذي يترك بي عاجب ما جابنا يعني, يعني حد من من ذلك قال ها إذا انتبه ارجع قبل يحلك هذا أو تقول نفس ال أو تقول لو أن الله هداني ولا ارجع تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين برجع يخانه قال رجعك الله لا درايتنا لو دراي هداني ربي اني انا من المتقين الذي بيش يعني من الذي يخافوا ما منفصل في ذا ولا عد هنا ولا او تقول الحين ترى العذاب لو ان لي كره الله حي نقول رجعت قول حين رجعت ترى العذاب لو عدي يرجع رجعه مرة بس وانا باصبح فاكون من المحسنين من المحسنين ما هم لام متقي وبس احسن كأنه وزيد نعم فأكون أو تقول حين كره العذاب لو أن لي كره فأكون من المشركين قال هذه ثلاث حقوان بيقولها واحد منها قال جواب الله قال بلا جاءت كآيات كيف كذرت بها جواب على حين قال لو أن الله لا إيه أو تقول لو أن الله هداني ماذا قال ما يعني يعني إن الله ما هدى قال أو تقول لو أن الله هدني لا كنت من المشركين ولا ما معنى يعني ما هدني ربي ولا لهدني من جنام قال بلى قد جاءت كآياتي إلا قد هدئنات قد جاءت كآياتي والأدلة الواضحة فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين فلا أتقول ما قد جاء لك هداية. <تصفيق> نعم هنا أنا بنستغرب من ذولا المجبره والمشبهة المجبره هذه يعني كيف, كيف يسوي يتعاملوا مع هذا الألفاظ كلها <تصفيق> إحنا قلنا لكم يعني قد مر لنا عدة مرات حين يقول يظل الله إنه ما بلا يسلب العطاف ما يمكن الله يظل أحد والله يميع أحد لأن الله دي يدعي الناس ويحاول فيهم بكل طرق <تصفيق> فإنهم يؤمنوا ما يمكننا يظل عليهم ما بلا يظل عليهم ما يحكم عليهم بالظلال والله إذا ما عدنا نفع فيهم دعاهم وما نفع فيهم سلف عنهم خلاص. الاسباب الالفاظ والاسباب يعني اسباب الهداش بس ما يمكن الله يظله يعني ما يخليه كان الله يظله ورجع يعزبه. هذا امر يعني عقلي ورجع قلنا لكن البعض قد يستغرب حين تكرر هذا تكرر لنا لكن لو العكس لو يعتد واحد مثلا مثلا الاهم حين يتعاملوا خلاص يقولوا اضل يعني ان الله ظله خلاهم يضلوا ما عاد يعني ان الله اجبرهم على هذا الامر كم من الآيات ما عجل يعمل بشي. شرح هذا الآية مشهورة. شرحين يقول، يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. بس برجع أسرف على نفسه. والله هو ذيج على. والله ذيج على يسرف. هو أو هو يسرفه. والله ذيج على ال على المعاصي والله ذيف عليها. واضح ان ذيف على أسرفوا على موسى. وثاني نويك ما يقول رب إلهك توب وإيش كوب اللي بتسوي؟ كيف إن الله إن الإنسان يشوب هو ذي ورب ذي بفعل ذا وش يعني ذا الكلام المفروض إذا الله ذي بي وذي بيهدي وذي بي يعني ووذي بيخرج الم المعافى ويخرج الطاعات وش عادي يقول للناس يشوبه قلت يشوبه أنت ذي بتسبرها ما هو سابر ذا الكلام واضح إنها عند السفارة عندها الآية يقول يشوبه وينتبه للبعض ما هو يشوبه ها عند كلها قنها لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب يغفر الذنوب وش يغفر ذنب يغفر ذنب وذي سواه. ذنبك. يغفر ذنبك يعني لا ما هو معنى إذا فعلت ما فيها إذا فعلت وذي فعلها ويغفرها وش يعني ذا الكلام. إن الله يغفر الذنوب جميعاً. إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم ويرجع وأسلموا له وذي بيترهم ويمنحهم. يعني كل أب تجدوا تقدوا ذيك العتقت. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب قبل أي عذاب ما له رب الذي بيضلهم كيف سواه ما يهدم. ما بلاه وش محباه عظم محبات إيه ملة والتبين ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أيها فيكم العذاب بعثت وأنتم لا تشعرون قبل يجي كذا قالوا حتى ذله أو تقول لو أن الله هداني الرجال تقول ما أهدني ربي قال الله بلا قد جاءت كايات وش يعني بلا قد جاءت كايات يعني بلا قد هدده ولا ها كل قد ربي وما دخل وما دخل الجنة إذا نحن نقول ان الله بيهدي يعني يدلنا على الهدايه وهم قالوا لا يهدي يعني يجبر واحد يخليه هكذا غصبه كيف هو بيقول قد جاءت كآياتي بلا قد, هد... يعني قد هديتك يعني إذا هم يقول كيف يسوي يعني كان نفس الواقع بيثناتك إذا الحين قدوا في جهنم ويقول ما هديتني يقول الله يلاقي هديتك فباي اصبر يعني الحين يقول دهن شو جاء معنا انهم بيقولوا ان الله بيظل من يشاء يهدي من يشاء ما بلا ربي ما الفعل ما بلا من الله ان الله الذي بيظل وان الله الذي يهدي بس والانسان يعني كان ما هو بيعرف هذا الامر ما بلا امر من الله فقلنا ها كيف اذا هو مثلا هذا الذي دخل جهنم الله هذا اولى لا يقولوا هو دخل جهنم بايه لا ما هدا وكيف بعد تقول الله وربي بيقول بركات جاءت كاياتي فكذبت بها ما أجد هداية حين تجي الآيات يعني يعني بيجوّب على حين قال ما هديتني قال إلا هديتك إن معنى بلا يعني إلا حين تقول ما زويت شيء قال إلا ما العرب يقولوا بلا بدل إلا قال لو أن الله هداني لكنت من المتقين قال بلا قد جاءتك يعني إلا قد هدأت قد جاءتت آياتي بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من المتقين أهل حداهم واختاروا الأهل أيها العمى الضلال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسؤول للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمعافاتهم <تصفيق> ها قال يوم القيامة قال أبصر يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله كل من كذب على الله أذ يقولون الله يعل المسيح الهنا وذي ان ان شركاء لله بيتبعوا على الله بيجعلوا للشرك، وذي ان الله وذي اجبر الناس على إن الله ذي يخلق المعاصي في الانسان كذبوا على الله كذبوا عليه ونقصوا فيه حين يقولون ان الله يفعل المعاصي من الله كذبوا على الله قال قال أو أوضح أنهم داخلين في هذا الآية بعضهم بيقولون هذا درس فيه المجبرة ما درس فيه ماذي بيقولوا يكذبوا على الله بيقولون ان الله ذي بيش على المعاصي أذي بيخلق المعاصي فقال كذبوا على الله قال هذا من القيامه بترأويهم مسودة هي كنت واجه مثل الفحمة إن ترأو مثل الله مثل الليل المظلم الدامس قال هذولا ذي كذبوا على الله حيث يقضئ مصير واحد كذا إذن ذو الذي أشركه وذي والمجبرة والمجبهة بيدخله في هذا الأعي مثل الذين آيش قال ويوم القيامة صار الذين كذبوا على الله وجوههم وسودة وأيضا عبها حاجة يدل على أنهمهم حين بيقول قال بحديث فيما محنة إنها قال ذي بين سبا المعاصي إلى الله ويقول أنها برادة الله وأن الله يفعلها قال برجع يأتوا يوم القيامة وجوههم وسودة و اليوم مسودة. قال أليس في جهنم مسوى للمتكبرين ما ما هم دارين في جهنم مكان الذي الذي أيه يتكبر ما يرضى يعني كمن هم أيه على المعاصي الله على ما عند عند ما عذب مثالهم أليس في جهنم مسوى مسوى يعني مكان مكان إقامة عند ما عذوا سالهم ما عذب جي مكانهم ما أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لكن في المقابل الذي اتق الله قال ينجي ينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم يعني بتنحيتهم من هذا الاش... من هذا ال... من هذا ال... الموقف من اسوداء الوجوه وتحويلهم الى جهنم وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم قال فسرها قال وش كيف قال لا يمسهم السوء ما يجن مثل ما ذورا ولا هم يحزنون ولا يحزنون من شيء ولا يتبررون بشيء المفادتهم ايه قال فسر المفاده قال الفوز المفاده هي الفلاح في الواقع يعني بسبب اباعس بر قالوا معني لما اجيب مفادتهم يعني هي مثل اللي تقول قال كتبت بالكلام انه جلا بتنحيته كانه قال ولا بمفادتهم بسبب فوز يعني مفادتهم وعماله مصارحه وكيف من التنجيه قال لا أمسهم السوء ولا هم يحدنوا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل قال الله في خلق كل شيء كل شيء وهو على كل شيء وكيل يعني يعني حافظ داري بكل شيء ورقيب على كل شيء ومدرك لكل شيء ما يمكن يخفى على شيء له مقاليد السماوات والأرض مقالد المفاتح قال قالوا بعض المالها قال الدخلي ماله مفرد وقال الإمام زيد الله مفرد مغلط مفتاح يعني وعفوا كلمة ما قاليد ما هي عربية عفوا كلمة هي هي قالوا فارسية لكن استعملت في القرآن قال كيف عبد إسمير استعملها وهي ما هي من اللغة العربية لأن العرب يجب يستعملها إذا استعملها العرب قد هي عربية ولو ما هي من العف عربية الكلمة إذا أصلها إذا جد يستعملها العرب أصلها عربية. لكن كل اللغة ما إلا كذا ما جاء بشيء ورجع حتى ها. الاستعمال وال فقال هنا له مفاتيح السماوات والأرض. يقول يعني المتحكم في كل شيء. يعني هو هي السماوات والأرض بيده. هو المتمكن فيها ومصرف فيها له ما السماوات والارض والأرض. وهي مثلها ها. تقريبا مثل الذين عندك الأسلوب له خزائن ولا له مقاليد يعني المفاتيح كانها بيده وذي بيتحكم في كل شيء لا باجوا كل شيء في مكانه أنزل. قال والذين كفروا بآيات الله هذه ما يدروا ما يدروا يعني إن الله وذي يخالق كل شيء ومتحكم في كل شيء ويرجع يروح ويحب دولي أصلاع ما يتنفع ولا الضر حين يقول بعد يقول له مقالج السماء والأرض والذين كفروا بآيات الله أولا أسهم الخاسر وذي ما يرضى من بآيات الله هذه خلدت سماوات الأرض ومتحكم فيهم كلهم ورحوا يعبدوا حجار ولا شيء ثاني قال هذا رحم الخاسرين هم الخاسرون قل غير الله سأمروني يا عبد أيها الجاهلون قلنا لكم حين قالوا ها كني يعبد الآله أسهم وهم كني عبدوا إله قال أنتوا يعبدوا لكم أفغير الله عشتوا أعبد غير الله أعبد, أعبد غير الله الذي يستحق العباده الذي خلق السماوات والارض وخلق كل شيء أيها الجاهل يعني أنتم يعني مكان ما معكم أقول جاهل ما معكم أقول كان من تدارن به فأنكم عادكم ايه يعني منعيجوا من الأطفال ما يفهموا حاجة قال ولا, ولا قد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبط النعم قال بيقسم الله إنه قد اوحي إليه يعني ولا قد ايه لو اسويه يعرفه لان راح عمله قال هذا اولن قسم من الله والله كأن الله بيقول والله يعني اقسم لقد وحي الي كذا والذين من قبلك وش وحي؟ يوحى يوحى يقسم الله انك لا قال لا ان اشركت لا القسم على القسم يعني اقسم إن اشركتك تقول لكل واحد قال جعل... جعل... نعم ان اشركت لا يحبطن عملك قال هذا بد... يعني كيف يقول انك تعبد شيء غير الله قد أوحى الله هذا الامر قد اقسم الله انه قد أو أو يعني أوحى الى الناس واقسم لهم للأنبياء الانبياء نبي أنه لا يشرك من يحبط عمل لا يعبد غير الله من ينتهي كل عمله من غير من هالكين وفي جهنم لان لأ اشركته لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وايذم قسم اذا يقول الام الاول الاولى في لا ان لام وط اهل القسم ولا احبطن هذا جواب القسم يعني القسم بانك ان اشركت لا احبطن عملك لا احبطن عملك نعم ولا تكونن من الخاسرين من حالك يعني لو انت جمال لو انت نبي يا احبطن عملك يعني يبطل عملك ينتهي ينتهي العمل بيقولوا احبطه يعني انتهى بيقولوا, بيقولوا في العنب كما هو حال جوار القلوب يحبط الولع يحبط الولع يعني بيموتوا كما كما قالوا يحبط يعني بيهلك يحبط يعني إهلك يعني نهي قال لا ينشرك سلاحة بطن عملك فس يكوننا من الخاسرين وإذا عباد عملك وانتهيت وقلت مثلاً من الخاسرين وفي جنة ومهذا بل الله قالوا عبد غير بل الله فعبد ما يعني الله فقط حين قدم الله على يعني لا تعبد إلا الله قلنا لكم تقديم على الفعل إذا قال, لو قال الله لكن قال بل الله يعني إلا الله تقديم المفعول على البعلي في ذا يعني لا تعبد إلا الله كأنه جاب بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وشكر الله انك توفت انت هذا وانقد انت وعرفت انت هذا الامر انها نعمة ان الله يدري يعني ان انسان يعرف الله ويدري يدري بالحق في شكر الله على هذا النعمة ويعمل ايش ما يرضي ايه وهذا ايضا ملاحظة الله فاعبد يعني حين يعبد واحد ربي ايضا لكن يقدر واشي قدوا واحدة الحينه وقدوا مريعا انه قد باية رجبة وقستوا حاجها ما قد جاءت وبيشتين يمدحوها الناس ويمدحوها ربي ويسوي الله يحمد الله انه قد رعب الحق ويشكر ربي ويجدر انه النعمة يعني ما هو نفسه حصل فائده لنفسه فيشكر الله عليها ما هو يقدر واشيدي ويشكر اذا معرفة الحق يعني توفق الى عبادة الله وترك المحرمات هذه يعني بغي على الإنسان يشكر الله عليها ما هو يرجى أن الناس يمدحوه وأن ربي يمدحه وأن ربي يزوي له وأنه كذا بعض الناس يعني ذاكي فعل حاجة تشتي خلاص يعني تبايا الصلاة اشتيت طلس ما ها ولا مريع واعين بايحب لها ربي يمريعيش ولا لا. لا لا تابد إلا الله وشكر الله أنك تدري بعبادته وتتوفق إليه عبادته قال يمنون عليك أن أسلموا والله تمنوا عليها إسلامكم غير الله يمنوا عليكم أنها تابد إليه نعم لا الله و... وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة قال لا ما عرفوا ربي حق المعرفة قدر معنى عرف وقدر معنى عظم يقولوا اقدرك عظ... احترمك وعظمك ولكن قدر... قدره يعني عرفه وقدره يعني عظمه فقال لا ما قدر الله يعني ما عرفه ما عرفه حق المعرفة حتى يعظمه يعني لأن المفروض الله عرف حتى المعرفة أن من عظمه، فهذا هنا ما ما عربوا حتى يعظمه فهذا ما عظموا. رب أعلم بفسرة تفسير إجمالي يقول ما عرف قدر الله يعني ما عظمه هو ما المعنى كذا. يعني ما عرف الله حتى المعرفة حتى فلم يعظمه فقال ما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً يعني وهو ذي هو المتحكم في الأرض وفي السماء وفي كل شيء. قال وأعرف جميع عن قبلته يوم القيامة في السموات يعني, يعني في يوم القيامة بيسوي يعني بيعير ال الكون أو يغير الأشياء يعني قال بين بي لنا قدرة الله كأن أضمه يعني لو هو واحد يعني الحين في سكع فيده يعني أمر سهل عليه والسماوات كلها الحين بلا يلفها كذا هو حطافير الحين دي هي ورقة السموات كلها هذه يعني يعني مساحة هائلة وشاسعة قال الله بالحيس هو ينضحها في يدك كذلك يعني المقصود من هذا قالوا ما طبعا الله ما نعهد ولا بشيء لكن يقول الأمر سهل عليه إنه ينهي السماوات والله قال معناها قال إمام زيد معناه السماوات ومطوليات بيمين يعني فناء يعني إن الله بايفنها بايفنها بسرعة يعني ما بلا بيّن لنا ملكه وتحكمه وتكاو يعني إنه إيش إن هذا أمر سهل عليه مثل اللي إحنا حين نقول بنقول له بي الحسن كذي بصبع ولا زوي كذا ما يجيش في الله المعنى المعنى, المعنى أنه التمكن والله متمكن من من كل شيء وذي يوم القيامه بيستغرب في كل شيء وذي بيسوي كل شيء في ذن المفروض هو الذي توجه إله العبادة ما وهؤلاء حين يروحوا يعبدوا الأشياء ذول الأحجار ذي ما بيفهموا ولا بيعطلوا ولا بيسووا شيء ما ما يعرفوا ربك وما قدروه وما عظموه فبنانا كيف يقول الأرض يجري عن تفضوه هو كان يرجع يسوي ايام ابيام ظاهر ان يعني قلت انا باجي معناها انه يسوي يعني الحين يقول ينهيها يعمل يعني انه برجع يدمر ما عليها ويسوي كل والسماوات مطويات بيمين سبحانه يعني سبحانه نزهه عما يقول هؤلاء عما عم يقول مش يكون وعما يقول كل من ينقص الله وتعالى سبحانه وتعالى عما عم يشركون تعال عن هذه الأشياء, الأشياء دي بيجعلوها شريك مع الله يعني الله سبحانه وتعالى يعني قادر ولا وهذه ليست شيء ولا يعني كونها مع الله فهذا ينقص منه يعني إنهم جاهم مثل باقة المخلوقات لما بالله مثل الفنام لكن والله هذي بيده يعني يعني يتحكم بسمالك السماوات والارض وبيده ولو أراد اثنين إثنين كذا في لحظه ما هي صعبة عليه. سبحانه وتعالى عما عم يجركون إلى هنا <تصفيق> آية 64 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله سورة الزمر صفحة 466 أول الصفحة ونفخة في الصور كم آية عندكم 68 هنا 65 وشو أول الصفحة عندكم فقم الآية كمي؟ الآية ثمانة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفح بالصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفح به أخرى فاذا هم قيام ينظرون وأشرق في الأرض بنور ربها وردع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 وَتَرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ذكر <تصفيق> الله قلنا اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى الله عبد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابقة ذهر كثير من الحجاج على المشركين بدأ الآن في ذكر التخويف التخويف يوم القيامة قال ونفخ في الصوري فصائق من في السماوات ومن في الأرض قال باجي هذا عدد الاولى الأولى بيقولوا به النفقة أولى ونفقة الثانية النفقة الأولى يميت الله كل من في السماوات ومن في الأرض في النفقة الأولى يعني إلي عدم احياء من البشر وكذلك كذلك حتى الملائكه والجن وعنوا في فهم قال هذا في النفقه الاولى ورجع قال هذا ده ربما قالوا بفسرات كثيره نقولوا رقم صور بالسراب عند وهو الامام الهادي واكثر اهل البيت بالصور كأنه يشتي ان الله يهلك يعني الاحياء في النفقه الاولى باهلك كل الاحياء وفي النفقه الثانيه بايب يبعث الحيب عثم جميعا هذه عادهم ماتوا وذيك يعني كل الأموات فلذا قال فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى ربما ما متري ولا يجوه يشتي الله إذا أراد الله بقاء أحد بعض بيقول ممكن يبقى يكاد ثم نفخ فيه أخرى من الملائكة هيهم نعم ثم نفخ في فيه أخرى يعني بجعتهم نفخ في الصور ولا في الصور فإذا هم قياموا ينظروا قال حين جي النفخة الثانية نفخة حقه الثاني البعث النفخة الأولى حقه القيامة هذه يموتوا الباقي الأحياء الثانيه الثانية للبعث يعني إحياء الناس والأج والموتى جميعا هذا الشيء من هذه يعني كامل قلتم ما نفخ فيها <تصفيق> سهلا قال بيسبر ودوروا له الوجه فقال ثمنوا في خفيه أخرى فإذا هم قياموا ينظروا قال حين جاء يبعث الناس بيستغربوا كان إذا قالوا فيها مفاجأة بيستغربوا الناس لا اللامتون قائمين من القبور وقبوا بيبسر الذي عنده يعني بيجوا موقف يعني بيندهش الإنسان له حين جاي جم الناس كلهم بين قبور ويعتر الناس جاي من بين قبور فإذاهم قيام ينظرون في محمد قال يعني ترجع على سنة الله نحن نحنا الأولاء النقاط صيحة لأن عز الله في الأهلات نجيب الصيحات ولا والنقاط الثانية أنا بقنا فيهم أقول حلو الله بيحب المقصود الناس المعنوي. من اللي نحنا قال في من في حفيه. يعني الأول الصورة الأول شو الصور سهل شو؟ هي الصور من شكل الله سهل نصف الصورة يعني صياخة صياخة كلنا نقرأ قال الأرض بنور ربها قال رجع قال به تشرق الأرض بنور ربها لأنها قلنا بعيد الله الأرض ويكبرها و... وتشرق الأرض بنور ربها قالوا يعني أنها إيش أنها رجع الآن تش... يعني تنتشر فيها العدالة والحق الآن مع الله عدالة والحق مع فيها ظلم ولا فيها جر لين بيقولوا أشرقت يعني إيش يعني مترأت بالعدل وبالحق وأشرقت الأرض بنور ربها. لا ما يوجد ضرورها هذا يقولون تفسير اشراكة الارض بنور ربها يعني انتشر العدل انتشر العدل والحق وبه تفسير وبعضهم بيقول تفسير المام الحساب للقاسم يقولون ما ابحثنا لا كان ظهر يقولون ما ابحث ما ابحثي ذلك المكان اللي. قال وقال, وقال المانكسين بالقاسم في تفسيره يعني في الغريب القرآن قالوا أشرقت الأرض بنور ربها ان برجع يجي إضاءة لا يحتاج يعني إضاءة يخلقها الله هذا نور لا يحتاج شمس ولا قمر <مم> <مم> كلها مكتمرة لا ينسب لكن مدري كيف <مم> الا يرجع لكن نرجع وإيد من جديد وتكوين عالم جديد تمام وتبدل تبدل خصائصها جو مع فيها لا منافع للناس لا <تصفيق> عدل معبشين إذا عندك الأرض بس ديار يعني ما به معنى وهنا يقولناك في تفسير آخر أشرقت بنور ربها يعني بالعدل وال بالعدل والحق وكل خير وبالخير واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب قالوا وضع الكتاب يعني أعمال الناس رجع كلها يعني يعطال الكتب أو تظهر الكتب هنا قلنا رقم ما هو بالضرورة كتاب يقول كل واحد كتاب ما بل في رجاع كل واحد يلقى أعماله يعني ولقي كل واحد أعماله وراء أعماله وشاهد أعماله ما قالوا بأس في شاهد واحد أعماله قلنا لهم الله فيه مثل شاشة كان حياة الوالد حسن الحوثي بيقول كذا يعني قال يعني حين قد رأيه الأشياشات و <تصفيق> قال بس برجع يراه واحد اعمالك كلها يعني في هذا اليوم ووضع الكتاب يعني كتاب كل شخص يعني ما قيد أو ما وثق على كل شخص <تصفيق> الوثائق حقت كل شخص رجع تظهر في هذا اليوم وهو <تصفيق> وفوهت سراه كذا قال مثل التلفزيون قال بايس يمثل التلفزين يرى أعمالهم أبي بدر الدين أيضاً أشار إليه في التجزير قال ما يبيروا إلا أنها حتى قال ما هو قال بعيد أنه يكتب كذا مكتوبة لأن حتى بعضهم بيجي ما بيقرأ بعضهم ما بيقرأ ويجي ما بيقرأ كيف يهبوا لكتاب جي فيها أعمال في جهة المراد إذن وضع الكتاب يعني وضع أعمالهم أمانهم حيث لهم يعني كل واحد يرى أعمال كلها أو تظهر اعمال الافراد امام الناس ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء جيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق ورجعوا قضى بينهم بين الناس يعني بعد الناس مجتمعين كلهم على الناس مجتمعين كلهم المؤمنين وغير المؤمنين ورجع قال رجع النبي النبيين والشهداء يعني كانهم بييجوا لي لي على الناس يحتجوا على على الكفار النبيين والشهداء الشهداء يعني القائمين بأعمال النبيين مثل العلماء والأئمة والاوصياء لا ما يشكي شهيد المعركة برجع الانبياء الأنبياء برجع يجي أمام أجوام. لكن عبد غير يعني الدعاء الى الدين والأئمة والعلماء الداعين للحق حين يجيب يدعو الناس ولا يرضوا برجع يجيب ويتخاصموا. هم ورجال والكفار يقول لهم قدعاهم وقضي بينهم بالحق ترك يحكم الله بالشهداء <تصفيق> <offenses tanto> <تصفيق> <Han answers. تصفيق> على الناس نم... <altura hecho> وقال وقضى بينهم لأنهم لا كانوا مشتاقين بيرجع ي يت... يذيب يل... على الناس يعني الدعاء للناس بيرجع يجي ويحكم بينه وبين الله وبين خصوصهم. ليش ما يشهدوا؟ لأن بيشهدوا، بيشهدوا، وعند قالوا لي تكونوا جهداء على الناس، وليكونوا شهدا على الناس يشهدوا عليه ما ذر أن أنا دعيتهم وذا وما عملوا. وقال كذا. أنا البيت وكذلك القائمين من على الأنبياء قال وذي دعاء لا وماش مستجاب ولا دعاء للحد يعني في الامم السابقه قال وقضوا بينهم بالحق وهم لا يظلمون بين الناس جميعا بين ال يعني بين الأمة كلها بين الناس جميعا المؤمن وغيرهم باي بينهم بالحق وصار بينهم بالحق وهم لا يظلمون يعني ما حد ما لا حد أي مظلمة ووفيت كل نفس ما عملت أذي عمل خير واتجا يعني وكان عمل صالح بيوفى كل عمله ما هو ناقص عليه شيء من أعماله وهو هو بما يفعلون والله عالم بكل إنسان وما أش ب بأفعال البشر جميعا في ما هو يمكن إيش يخطئ في أحد؟ إنما رب لا تفضل منا ولا هو يدخل في يهلكنا ولا يهلكه؟ آه آه قال ورجع بعد ماي يقطع بينهم يحكم بينهم يبين منهم الحق منهم الجنة ومنهم النار رجع قال يسوقهم رجع ما وسيع الذين كفروا الله الله كفر. قال يسوق الذين آي بعد ما بينهم بالحق، الذين كفروا. قال في أفواج قال الذين كفروا إلى جهنم زمرأ. يسوقهم يجوناس يعني يطردوهم ويعنفوهم ويعنفوهم ويعنفوهم ويعنفوهم وضرب وضرط يسوقوهم الى جهنم ف... زمراء يعني جماعة بل... هم لا لا باقيهم كذا قال برجح جي... اول شيء بين الناس بيجي فضايح كأنه بيجي فضايح يحكم بين الناس ورجع يبينيج على الصالحين من الناس ورجع يقولها ها على الاش يسوق أهل الجهنم قال وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا زمر يعني جماعة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ما بلقى عندها وقالوا تفتح الأبواب لهم يعني لا عادي رأي ينتظروا مجرد ما يستلوا تفتح أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يثلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ما قد جاء صلاةكم رسل منكم فتروا على التحين يقول منكم يعني انها حجة اكثر في الحجة ودولا الناس بيجي يستنكروا ليس منهم فتر على بلاها قال المغرض ان إذاه منهم بيجيه اوضع لهم واعرف يعرفوا اكثر لان الشخص معروف بيجي فاهمه اكثر ويفاهمه اكثر هو فاهمه اكثر فقال ما اياه على الناس يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم او لم يأتيكم الرسل منكم يثلون عليكم آيات ربكم ويذكرون لكم وش يعني أراد الله منكم ويحذرونكم من هذا اليوم ما قد جاء لكم كذا يعني كانوا حتى مستغربين ليش كيف يعني كيف يعني تغافلت وقبلت جاء إلى هذا المثال قالوا بلى قالوا لا قد جاءنا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين لكن قد قد خالفنا وقد أقسم الله وحقت كلمه العذاب من <تصفيق> نعم يعني لكن خالفنا وقد وقعنا علينا القسم الله يعني يدي قال بيدخلنا فقالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب كلمه العذاب يعني قسم الله ان يدخل المجرمين في جهنم ليدخلوا ابواب جهنم قالها ادخلوا ادخلوا ولا أحدكم خارجين لا جماعي كانوا قالوا كذا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ادخلوا ولا أحد بهم خرج يعني لو تقولوا كم ما تقولوا هذا منا خالدين يعني ودرون أنكم بعثوا فيها دائم ما عذبها ولا به أحد ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها سبي سما المتكبرين يعني جهنم يعني ما أسوها يعني من مسوا من مكان يقيم فيها المتكبرين يعني ما اسوا هذا الم يعني, يعني يقولوا فعل ذم يعني ما أسوأ هذا المكان للإقامة وهو جهنم وسيق بعض الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء وريا يقولوا المستدين سيق الذين اتقوا اخل الشاغني كي منو راهو يقول له يلا يسوق لكن كيف سوق المجرمين واضح يسوق سيقل الذين كفروا لانه يسوقهم من وراه، لكن كيف يسوق المؤمنين فقالوا السوق للمؤمنين فالواقع المؤمن بجمراكين على رواحل يعني على على دواب وعلى راكبين ويسوق يسوقهم يعني يسوق الرواحل يعني يسوق الجمراكين ودول بيسوق لهم الايه الدواب بدهم راكبين فوقها. من الضرورة. يعني كذيها صعبين لهم زيادة. قطار. نعم لأن بناه ولا في أي شيء. المهم إنهم يعني بيجي ناس يسوقوا بهم. بيجي يعني حتى ناس يسوقوا لهم لأج... يعني وسيلة النقل. مذاكر لا. لا يعني لا ما يم لا الشياط هناك بيسوقوا الأوادم هنا بيسوق الأ الأداة اللي بنتكلف فوقها. والآداء كنت تجيه مما دابة ولا رواحل ولا يعني حتى يمكن تجيه آلة جديدة الممنذيت ولا السياقة والقيادة باجي ناس وباجي يعني موكرين بهذا الأمر وسيدا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة في زمراء كذلك هم جماعة حتى قالوا بالنسبة للجماعة يعني بعض الروايات يعني جماعة مسحين كل الأنبياء يعني والشهداء وال... والعلماء والكل يعني في كل فئة الحالة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. سير قال هنا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خذناها سلام عليكم طيبتم بدخلوها خالدين وش باجي ما قال ما جاء بجواب إذا جاءوها. قال وسيق الذين اتقوا إلى رأيش. ربهم يلجئن في زمارة. حتى يعني لما إذا جاءوها لما اذا قد وفتات الأبواب حين يسطلوا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيب تم فدخلوها خالدين وفي الدعوة قالوا هنا حذف الجواب لأنه شيء ما يوصف شيء ما يوصف يعني حتى إذا جاءوها وجدوا أمرا يعني عظيما وجدوا من النائم ما لا يوصف ما يعني شيء ما يستطيع يعني ما يستطيع النسان يعبر عنه أو ما يمكن التعفي عنه أو ما يمكن تفهمه لان الشيء عظيم وهذا قلنا لكم اسلوب العرب بيستعملوا اذا بالغوا بالغوا في الشيء يعني ما عاد بيذكر الجواب في الشرط يعني بعض المرات بنقول او لو ترى ايش جالنا وبس ولا قبل لك ما بيقول لا ترى انك من ترى كذا ما بيكمل في الجمله والحمد لله على ذي رايه الحين قدمنا الجال هذا يفسر على ما او ما ذكر حين يرجع وقتها غيرهم. ما هذا منهم يعمل واجه ما بلحنا. ما بيخبر لنا لما قال له حتى إذا وصلوا من النعيم ما لا لكن بالنسبة لنا يخبر لنا وإيش بيحصل. لكن احنا حين يخبر لنا يخبرنا. يعني قال له تدريك باجي لهم الحين يقول كذا ها على الجواب ليش جاب بالواو وفتحته من الاول اه قال وجالها وكيف قال له ترى حتى اذا جاءوا وفتحت ابوابها وقال قال لخادمتها قال هاذا راك امرجعني واهل الجنه حني يساقوا الى ايش الى الجنه حتى اذا جاءوها وفتحت قالوا وفتحت ابوابها وقال لخادمتها السلام عليكم كيف بايجابلهم اول ما يدخلوا يقولوا سلام عليكم حيهم احتحية فيها اكرام لم طبتم يعني, يعني, ما يعني انكم أيش أنتم, يعني انتم طيبون وتستحقون كل ايش طيب طبتم فادخلوها خالدين ادخلوا وتنعموا وانتم اهل هذا المقام ويرحبوا بهم هذا ايش بالنسبة لاصحاب الجنة فجينا قالوا هنا ليش جاب الواو هنا وهناك ما جاء هناك كأن الجواب هو في الكفار قالوا سيقا الذين كفروا إلى جهنم زفرة حتى إذا جاءوها فتحت هنا إذا جاءوها فتحت فتحت فالجواب وهنا قالوا بالنسبة لاهل الجنة بعضهم يقول إنها مفتحها من قبل إنها مفتحها من قبل لا إنها فتحت من قبل وما جاءوا الله بديوا من النعيم يعني من الإكرام قالوا ما يجوعد يريه ولا ما يفتحه لهم قبل يصلوا الحين جي معك فيه كمان معك فيه مهتم به رحت انت افتح الباب عاد اذا تبا يصل ولا درب لا يحتاج بجاعدائي ولا ايه من الاهتمام هذا الناحية فقالوا ايه ودولات جهنم بالعكس الحين جهنم اصلا المكان السجون قالوا كما اكتبوا احد تخل السجن ما بيفتحون لا إذا توصل واحد عنده له كبير أكبر مسؤول كتير دخلت السجن يطوفوا ولا يسوي ما عم فتحين الله حين يجي ويصل عنده المكان يعني خطير ما المفروض يفتح مفتوح يعني الم الأماكن ذي خطر وفيها ظلم وفيها كذا بيخل... يعني بيحاصرهم ولا يفتحوا إذا اجت واحد ما بلايفتح حين يوصل ويغلقون فهذا جهنم كأنه يعني بيصور لنا إنه مثل هذا الشيء الشيء أشي... فش فيه نعمة وفيه الاحترام وترحيب وذا بيفتج قدو مفتوح من قبل افتحوا وذاك قال ما هو ما جهنا حينها مكان مبلع ظلم يعني فيه يعني عذاب شديد ما بلا بيساه خل يسال واحد وقالوا قلقوا هم بيكتبوا ذاك من الثاني فهنا ايضا قالوا هنا لو قال ايش يشتي... نقول اذا جاءوا ليشتي الجواب لراو ما لاقوا يعني ما لا يوصف لراو ما لا يوصف من النعيم فلو فلوه هناك تشيد اللي لا نقدر انها, إنها... إنها الجواب, إنها الجواب. نعم. قال زي... قال ملاحظه هنا ما ذكرت لانه لا يعتقد واحد إنها الجواب لو قال حتى اذا جاوها فتحت ابوابها اشتي و... الجواب وراو شيء لا يوصف باقدر نقدر الجواب فتحت فقال لا حتى إذا حتى لو قلنا انه ما تستحلم لحين الصلوه وله بعيد يعني قالها قلنا لكم اذا الجنه هي مفتوحه ما منفتح الحين قالوا مفتحت اللهم الابواب يعني من قبل الصلاه قالوا ولا افتتح لهم الابواب قالوا بعضهم في بعض الروايات انه ما يصفر لهم الباب فتحوا وراحوا ببعض ال... بعض التابعين تعجب قال ان ما بلا الباب للباب تزم يفتتح يقولوا الباب اه وافتتحوا يعني يقولوا شيء وزن هنا ما هذا الصعب؟ زين زين. ما هذا الصعب؟ لكن تعجب حين كل واحد من التابعين في ذلك الزمن. زين هنا قبنا هذا بيزبر. بيزبر فصل في أمر الباب المفتاح. أقول برضو ما يمكن. إيه، وصدر حينها بيزبر بلاك يقول له كذا تريد المفتاح المفتاح أمامك. فجاء على سبر الرغبة. فقال وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم إذاً خزنت خزنتها, خزنتها عن القائمين الخزانة القائمين بها بالأي. بال بالجنة وخذنا النار الجايين بأي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحرج قالوا ذولا ذيك قال لهم دخلوا قال الحمد لله الذي صدقنا وعده ويعني يعني جازانا وجعلنا من أهل الجنة وسلمنا من من يعني من من جهنم ونعوذ بالله الحمد لله الذي صدقنا وعده وعورثنا الأرض نتبوأ من الجنة في حلقنا أشياء قلنا لكم الظاهر أن الله باي يجعل الأرض أن نفس الأرض هذا برجع يوم القيام بذمر قال دكت الجبال ودكها وكل جبال باي عليها وقال يعيد الله تكوينها ما يعرفها حتى الجبال الصعوبه يجدي كلها خضراء وتقضي فبيرة مثل السماوات تخيل مساحتها. حين قال جنة عرضها السماوات والأرض قالوا إذا الأرض مدت قالوا إذا الأرض مدت يعني تمدد وتوسع بشكل كبير لأن, لأن الناس من عهد آدم إلى الآن وكل من ينعم فيها ويعني وكل واحد يعني مدد نظره مساحة كبيرة تبع خاصة به جنة له وكل أحكم فيها جنة للناس يمع يومنا خاكم ورجع يجيب مع مكان يعني خاري ورجع يجيب مع بواب ما يدخل كذا ولا كذا وجهنم قلنا ما بلد خير لجيه مثلا بلد حين يزلهم تحت الأرض بدارهم طبقة تحت طبقة وكلها يعني عذاب بعذاب فقال أيش وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض يعني حتى هذا أورثنا الأرض هذا تأييد تفسير الهادي أورثنا الأرض يعني جعل الأرض هذه كان الكفار بيتمكنوا فيها كثير وده هنا جعلها للمؤمنين يتنعموا فيها أورثها للمؤمنين أو لاصحاب الجنه الجنة جعلهم يسمحوا فيها وأورثنا الأرض نتبوع من الجنة في حيث نشاء وين ما بدنا حيث نرغب يبلغ يبلغ مكان إيه نسكن ونحل في أي مكان نريده وأي مكان وقال لي إيه حتى استكن أيضا جاهز فيه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 لو بحر في في الأرض من في الدنيا، لما هنا في بعضنا كذا فيها وقال الحمد لله بعد ما رأي الجنة الذي صدقنا وعده مع مدي أصحاب الجنة الذين تجاو ربعهم، قال وقال فدخل خالد وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورسنا الأرض صدقنا ودخلنا الجنة وأيش وأورسنا الأرض نتبوع من الجنة نسكن أينما شيءنا. فنعمة العاملين. أجر العاملين قدوا أجر والنعمة إيش هذا نعمة أجر العاملين هذا ما معنى أن خير يعني خير يدي سفتها ثانية ما عندها تياك الأرض قدوا أرض ثانية <تصفيق> كلها أرض قدوا أولا قدوا كبيرة أكبر نزيج يعني أضعاف يعني يعني آلاف المرات وأيضا قدوا كلها مكان للنعيم ما فيها تعب ولا شقة ولا فيها كلها باجوا فين التراب ويره الارض نفسها نفس, نفس خصائص الأرض الارض فين نفس الارض ما بلبي بين التراب ورجع, رأي ورجع قالوا هاي يدخلوا على الارض ما من قال يوم هم لا. وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم قال يوم القيامه او كذا بالملائكه قال حافين من حول العرش هنا العرش قال هذه من يعني من الابتلاءات الصعبه هذه كثير منهم يتنابرطون فيها وجلث اقدامهم لان بيفسروا العرش اصل العرش يعني هذا يقول الان اذا يقولوا عرش فلان يعني الكرسي حق الملك والله كرسي سرير هيك بسرير كرسي كرسي يجلس واقع الملك يقول سرير والله كرسي الملك فقال ترى الملاك حافين من حول العرش إحنا قال العرش في الواقع هو ملك الله ملك الله والملائكة حافين يعني يقوموا مو بأوامر الله إيه و و وفي صفوف مستعدين لهذا الأمر أما عندي هو وبعضهم يقول هذا أنا كرسي ال هالذي بيتورطوا جار بيقلوا كرسي وان كرسي لله ورجعان انه ربي بيجلس جوافة فماذا يقضوه شرك حين يجعله شيء يعني الله اخده وشيع اصغار منه وقبه يجلس فيه ويحل فيه وقبه يحتاج الى المكان كرسي يجلس فوقه واش يعني فاذا هذه عليه السلام قال ما بشي كرسي مرة كرسي الكرسي ما بشي ما بلا ملك الله لا. يعني في الحين قالوا احمل عرش ربي كفوقهم يوم الدين ثمان يعني يتحمل اباء الملك ها هو الكرسي شامل له وجه الفايده وجه الفايده هي كرسي وبعضهم قالوا ها لا زين كرسي حتى بعض اصحابنا قالوا بايسبر كرسي وبيدوروا عليه مثل ذرا القبلة قالوا بيدوروا عليه ولكن وجنه ولا وراه انه كرسي ان باق ربي فوقه <تصفيق> وبعضهم يا يا رجال ما كرسي ما كان بيطوفوا على لكن يعني كلام هادي بيو اكثر منطقيه يعني اقلاني الى ابعده ويمالي ربيها بلا يمكن يدوروا عليه اه يا اخي ما بالله جديد يعني ان الناس بيفهموا الناس الناس في الدنيا بيفهموا الملك القوي ان الناس ان بيحاولوا الجيش من كفه هذا اللي بيفهموا إننا يعني كلهم بهم يعني جيوش عليهم ملك كبير ولا متمكن نبجي جيوش خيرة ملتفة وحافين حارف محيطين ولا ما جاء فيش تبي لهم قادر قوة يعني كبيرة بس يصور لهم مثل بس. نعم من الله جماعة مسجدين لعبد تعظيم الأذان لا هذا الحيلة. هذا اللي ماذا؟ هذا الحيلة ربما ما نحول لأنك بات راح يمكن يراها واحد بس. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكن إن إحنا نبدأ إن نحنا نبتدع كرسي هنا يا الله نبلنا مكان يدور حاله والله وإيش الفائدة؟ في مولاي قال قال الإمام الهادي قال يبين لأنهم قالوا كيف الكرسي؟ قال السماوات والأرض. لذلك قال الحديث عن النبي إن السماوات والأرض كلها ما هي في الكرسي إلا منزل حلقة حلقة كذا حلقة خاتم في الأرض. يعني بشير الفرق بين الأرض وبين الأيش وبين الحلقة السماوات والارض كلها فالكرسي ما إلا كذا وما إشتي قال بل بل بهذا إلا إشتي في فلك الله وقدرته بس. إيه. قال ما بلا إشتي يبين لهم كذا وما يعني من في كرسي وما يعني ذا الكلام فقال ما أراد إلا بيان قدرته وعظمته بس ما بل أنه يمثل ويصور لنا بأشياء ذي بنعرفها يعني تذكروا عظمه الجلال سي اا يعني إن نبات را يعني مع لله يعني مجتمعين يعني كبيره ولا مع لله وقائمين بقى يعني بقى يعني, بقى يعني, بقى يعني بقى الله بيصرفوا بالكون قالنا على نا الله عن تعظيم الملائكه لنا ابلغ تعظيم بما صورها ذكر لتعظيمه جلال الملك وكذا وخذ ما بلا شيء قال ما في كرسي هناك كرسي كرسي ان بعضهم بيقول هذا كرسي بكرسي كرسي على عليه ولا بشي يعني ما هون ربي بحاجته ولا حاجته مكان نعم قال وترى الملائكه تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق ودخل اهل النار جهنم ويدخل اهل الجنه في الجنه وقيل الحمد لله رب العالمين ويرجع يقول الناس الحمد لله رب العالمين حين خصوصا المؤمنين والحمد لله رب العالمين ويضبي بينهم ما ها